هذه جائزة اليوم وهي كتاب شرح العقيدة الوسطية في طبعة أنيقة طيبة لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ويظهر والله تعالى الموفق أن رزقكم واسع يا طلبة العلم فيظهر في هذا جدا لأن قبل دقيقتين فقط كنت أبحث لكم عن جائزة سبحان الله وهذه إنما أقولها لتدرك بركة الله تعالى على هذا المجلس فتكونون أكثر حرصا عليه وعلى ما فيه من العلم والله المستعان طيب أقول إن الحمد لله أحمده تعالى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 هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فاقول أخوة الإسلام طلبة العلم ونحن اليوم مع حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل كذلك في محاضرتنا الثالثة في حديث أو في شرح حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما فإني أقول شاكرا لأخي الذي أرسل إلي هذه الورقة وهو يقول بعد شيء من الثناء على هذا الشرح، فهو يقول بعد شيء من الثناء على هذا الشرح بأن الكيف عندنا أرجى من الكم، ثم مثل بمثال جيد من أن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبر آية منه أولاً من قراءته جميعه بغير ماذا، أو من قراءة جميعه بغير تدبر ولا خشوع. وهذا طبعا شيء طيب ثم يقول وهذا أرجى عندنا أن ندرس الكتاب على هذا الشرح فهذا أفضل وأرجى عندنا من أن ندرس تمام الكتاب بغيره ثم يقول مسألة الانتهاء من الكتاب هذه مسألة غير ما ينبغي أن نفتش فيها وأن نسأل فلعل الله سبحانه وتعالى وأسأله سبحانه أن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يتم علينا من سبحانه وتعالى بتمام هذا الشرح. فالبركة مرجو. وأنا على في هذا على سنة بعض أهل العلم. فكم من إمام لم يكمل تحقيقه لكتاب من الكتب لأنه أراد أنه أن يخرج على ماذا على نحو من التحقيق. وعلى نحو من قوة وعلى نحو من بسط فلذا حصل الأول وما حصل الثاني ومصلحة هذا أكبر من مصلحة الانتهاء من الكتاب لو علمته خاصة ونحن في دراستنا هذه أحرس على ما أحرس عليه من التأصيل ومن التأسيس ومن التقعيد فأنت بهذا الشرح تكون معك القواعد والأصول والأسس التي يقوم عليها بقية الشرح كما مثل العلمة الألبان رحمه فيقول مثل ذلك ومثل ذلك كمثل بائع الخفاف وصانع الخف أما بائع الخفاف فلو جاءه رجل صاحب قدم غريبة هي عريضة وقصيرة فقال أنا أريد خفا فماذا يقول له قل ما عندي لأن الذي عنده في دكانه هي خفاف مصنوعة معدل قدمي هذه القدم صفتها وكذا وكذا لكن لو ذهب إلى بائع الخفاف إلى صانع الخفاف فقال أنا أريد قفا فنظر في قدمي فقال ارفعها هنا على القالب ثم يقول تأتي ساعة كذا فتأخذ ماذا فتأخذ الخفاف فإذا نحن على مذهبه صانع الخفاف ولسنا على مذهب بائع الختاب صحيح يا طلبة العلم خصوا وهذا الشرح بدأ يؤتي ثماره معكم وهذا يظهر من أجوبتكم ومن تفاعلكم الشديد مع ما تسمعون وهذا واضح جدا ولذا نرى من بركة الله سبحانه وتعالى على هذا الشرح أنه يفتح لنا فيه فأنا ما كنت أرجو أن أكتب شرحاً تحت هذا الحديث هذا الشرح خوامه ستون ورق ستون ورق كاملة فكنت أقول هذا عجب ولكنها بركة كلام النبوة حقا إنها بركة كلام النبي عليه الصلاة والسلام علينا فقديما كنت أشرح وما كنت أشرح كنت أشرح الفقه المقارن صحيح الفقه المقارن كله خير وبركة ولكن ليس كلام النبوة ككلام ماذا ككلام غير فكلام غيره من أئمة العلم لو ذهبت تطلب منه فائدة حصل كل عشر قل عشرين ولكن كلام النبوة لو ذهبت تطلب منه فائدة فهو كما أخبر الله تعالى لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد ولو جئنا بمثله مدد نعم فأنا أهدف فأنا أهدف إلى ما وراء هذا الشرح فليس حسبنا أن نقول التتريب واجب التسبيع واجب هذا سهل يقوله كثير من الناس ولكن أقول لماذا هو واجب صحيح ولماذا ترجح عندنا أنه واجب ثم نتعامل مع قول المخالف الذي قال بأنه ليس بواجب لتقف على قدمين قدم الدليل وقدم رد حجة ماذا المخالف فتكون سابتة على هذه الأرض كتلك الجبال كتلك ماذا الجبال هذا ما أريده ما أهدف إليه أشكر الأخ أو أقول ولدي صاحب الورق هذه فجزاه الله خير والله المستعان طيب كنا مع مسألة وهي المسألة كم السابعة والسامنة في المسائل فقهية إراقة الماء قلت وقد اتفق أهل العلم على وجوب إراقة الماء، ولعل هذا الاتفاق سبقت، طب ذكرت فيها كم دليلاً، صحيح؟ إذا ذكرتها، طيب، طيب ما هو الفرع؟ طيب ماشية. لا بس نحن ذكرنا الإشكال وأن هذا من إضاعة المال ولفظة الإراقة طيب نقول مسألة ولعلها كم التاسعة تحت هذا مسائل هذا الباب تحت مساءل هذا الحديث ها التاسعة هذه غسل الأنجاس سبعا غسل الأنجاس سبعا قلت وقد قال الحنابلة بالقياس وهذا للعجب لا لأن موقف الحنابلة من القياس معلوم فالحنابلة كما نعلم لا يقيسون إلا نادرا جدا فالقياس في مذهب الحنابلة عزيز ونادر وهو أعز منه في مذهب الظاهرية إن وجه أما مذهب الأحناف فهم يتوسعون في الخياس إلى حد تقديمه حينا على النص إذا كان الخياس جليا والحق في الخياس هو التوسط والاعتدال لذا قال الشافعي باب ما ينهى عنه من تكلف الخياس قال البخاري قال البخاري باب ما ينهى عنه من تكلف ماذا القياس، فالحنابلة هنا قالوا بالقياس قياس سائر الأنجاس على لعاب الكلب من وجوب غسل أو من استحباب غسل الأنجاس سبعا، يعني يغسل البول سبعا، تغسل العذراء سبعا، وهكذا، ولكن هذا عندهم على الاستحباب لا على الوجوب، وقد نقل العلاء صاحب الإنصاف، العلاء صاحب الإنصاف المرداوي. وهو من أكبر علماء الحنابلة، وقد نقل العلاء صاحب الإنصاف وهو المرداوي أن هذا الذي عليه جماهير جماهير المذهب، جماهير من أهل المذهب، يعني جماهير علماء الحنابلة على استحباب غسل الأنجاس سبعة، واستدل علي بثلاثة أدلة: القياس على لعاب الكلب. هذا هو الدليل عندهم فقالوا ما تجازى أن يغسل لعاب الكلب سبعا يبقى إذن تغسل سائر الأنجاس ماذا سبعا هل هذا الخياس صحيح يا أخا ناجرية هل هذا الخياس صحيح أجب ولا تتحرض <تصفيق> نعم من يترجم او عيد السؤال عليك قال الحنابلة بأن الانجاز ما الانجاز كالبول او تغسل سبعا كما يغسل الإناء سبعا من بول من لعاب الكلب فلاذا القياس صحيح لماذا غير صحيح ولماذا لا يغسل البول سبعان أحسنت أحسنت صحيح لبهذا خياس فاسد لأنه في مورد النص والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله مرة واحدة يا بكري ماذا تقول في هذا الخياس لماذا هو فاسد ارفع صوته في مقابل النص هذا ما قاله الأول قل قولا جديدا أمر ماذا أمر خاص أحسنت يا بكري لماذا هو أمر خاص والولوغ خاص أحسن يبقى أفسد أخواكم القياس أولا بأنه في مورد النص وسانيا لأنه خياس على مخصوص جيد هذا طيب ابغينا ثالثا نعم من يقول جاء الخلاف طيب طيب من يذكر لي قاعدة قاعدة في إفساد القياس عندنا قاعدة في إفساد القياس من يذكر هذه القاعدة ها طب القياس مع النص اثنين القياس في مقابل النص والقياس على كيف قال بكري على مخصوص طب والقياس مع النص والقياس في أمر أعبدين. غير معلوم العلة والقياس مع الفارق طيب أشرح لكم هذه الفائدة مرة أخرى لأن هذا الدرس يعتمد على أقيسة كثيرة فلذا نحن نريد أن نعرف قاعدة في القياس القياس يكون فاسد الاعتبار إذا كان في مقابل نص مثال قياس إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيه هذا قياس فاسد لأن إبليس قد خاس مع وجود ماذا؟ النص ما هو النص؟ قول الله تعالى سجدوا لآدم عندئذ لا يرد القياس لأن الله أمر بالسجود يبقى القياس في مقابل ماذا؟ نص اثنين القياس على مخصوص فالمخصوص لا يقاس عليه مثال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام ما معنى يواصل؟ يعني يصل يوما بالآخر والآخر فلا يطعم بين في هذه الأيام شيئا ولكن هذا منهي عنه قال لهم لا تواصلوا لماذا؟ لأن الرسول له حالة خاصة قال أبيت عند ربي فيطعمني ويسخيني فلا يقاس عليه ماذا غيره ثالثا الخياس في الأمور التعبدية فهذا الخياس فاسد الاعتبار لماذا لأن الأمور التعبدية غير معلومة العلة وشرط الخياس وجود علة بين المقيس والمقيس عليه مثال لا يجوز نحن نقيس أولا الخمر نقيس المخدرات على الخمر لوجود علة جامعة بين المخدرات والخمر هذه العلة هي علة ماذا الإسكار يبقى إذا كانت الخمر مسكرة فهي محرمة كانت المخدرات محرمة لأنها أيضا مسكرة يبقى هذا قياس بجامع العل لكن إذا لم توجد عندي علة فلا يشرع القياس رابعا مفارقة المقيس للمقيس عليه أن تقيس ولكن هذا القياس يكون فاسدا لمفارقة المقيس كمثل ماذا من منع الحائض بمنع الجنوب فمثلا نحن نمنع الجنوب من أحكام شوعية أو من تعبدال فيأتي إنسان يقول وأنا أمنع الحائض قياسا على الجنوب نقول هذا قياس فاسد، لأن الجنوب يرفع جنابته بماذا؟ بنفسه لكن الحائض لا يرتفع حيضها إلا بأمر الله يبا في مفارقة بين المقيس والمقيس عليه يبا هذه أربعة جنوب هنا نقول بفساد هذا القياس من يعطيني خمسة أجوب صافية شافية كافية فيسجل اسمه معنا هذا اليوم أول ما نسجل يلا يا صاحب الجدار اهبت شوي في مقابل نص كيف قال أخوان أنه في أمر التعبدي لماذا هو تعبدي طيب ثالثا طب لماذا الكلب مخصوص عندنا لماذا نجست لعاب الكلب مخصوص طيب هذا ثالث الأجوبة الرابع كيف مم. كيف يفارق المقيس المقيس عليه ها؟ في معنى خاص غير موجود في سائر النجاسات أعطيني جواب الخامس آه. لا لا لا أمنعك اسمك مثل عبد الله ما شعب الله ابن من طيب خمسة نعم نعم ما هو قياس على مخصوص هو قياس على مخصوص وهو قياس في مقابل نص من الجهتين قلت وهذا قياس فاسد الاعتبار للأسباب الآتين الأول لأنه قياس في مقابل نص وكل قياس في مقابل نصفه فاسد الاعتبار اثنين لأنه قياس على أمر تعبدي أو في أمر تعبدي ومسائل تطهير النجسات هي مسائل تعبدية لا يجوز فيها القياس ثلاثا وهو قياس فارغ فاسد الاعتبار لمفارقة المقيس المقيس عليه رابعاً. وهو قياس فاسد الاعتبار لأنه قياس على مخصوص إذ لعاب الكلب حالة خاصة في النجاسات خامسا ولو قالوا بهذا القياس سبعا لكان لزاما أن يقولوا بالتتريب صحيح؟ يبا هذه خمسة وجول إفساد هذا القياس الدليل الثاني عند الحنابلة أثر عبد الله بن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا أمرنا بغسل الأنجاس سبعا لما نجي نجيب على أثر قاله صحابي واستدل به المخالف نجيب عليه أولا من جيات السبوت هل هذا ثابت أم, إيه؟ أم غير ثابت صحيح لإن لا حجة بالضعيف هذا بأن الأثر ضعيف هل نحتج به؟ إبا أول ما نجيب به إبا دي قاعدة يبقى نقول قاعدة في الجواب عن دليل المخالف إذا كان دليل المخالف ماذا؟ موقوفا على صحابي أو مرفوعا حكميا قال بلك أنت تاخذ قوالب الآن مهم جدا أول شيء ثبوت الدليل هل هذا ثابت عن الصحابة ولا لا ثانيا قاعد في هذا الموقوف أنه لا حجة بالموقوف أصلا لأن أقوال الصحابة ليست حجة إلا بشرور ثالثا معارضته يعني بالمرفوع القولي والفعل خامسا معارضته رابعاً, رابعا معارضته بالموقوف مثله خامسا الاعتبار بحال ذلك الصحابي إبا هذه خمس قواعد وأرجو أن تنتبه معي لأنها مهمة احتج عليك رجل بأثر عن من؟ عن صحابه يبقى أولا ننظر في سبوت هذا له الأثر فإن كان ضعيفا راح حجة اثنين ننظر أيضا في وجه الدلال منه هل وجه الدلال منه صريح؟ واضح يعني مثال لما احتج علينا بأثر أبي رير أنه غسل سلاسة نقول هذا فعله والحجة بماذا؟ بمرويه لا لا بفعله واضح وأن هنا احتمال أن أبا وليده كان لا يرى وجوب التسبية فلذا غسل سلاسة واضح ثالثا أن ننظر إلى معارضه هذا الموقوف فإن عارض مرفوعا فلا حجة به لأنه لا يحتج على كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام من؟ كلام أحد كما قال ابن عباس لهم أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقلون قال أبو بكر وعمر يوشك السماء أنتم ترى عليكم حجارا رابعا معارضة بموقوف مثله صحيح معارضة بموقوف مثله مثال محتج علينا بأسر أبي رير أنه غسل سلاسا قلنا ومعارضه أسر عبد الله بن عباس في وجوب الغسل كم؟ سابعا يبقى تسقط الموقوف بالموقوف المعارض هناك قاعدة أيضا الاعتبار بحال ذلك الصحابي يعني مثلا جاءك رجل احتج عليك بمشروعية ادخال الماء في العينين في الوضوء لفعل عبد الله بن عمر كيف تقول له؟ تقول لا لأن عبد الله بن عمر عرف عنه المبالغ في ماذا في التعبد والورع الشديد، فكان من بشدة ورعه واحتياطه يدخل المافن في عين، فهذه حالة إيه خاصة لما كان عليه بن عمر من ماذا من حالة الورع الشديد والاحتياط. احتج عليك رجل بأثر عبد الله من عبد الله بن عمر في مسألة تتعلق بأمور غيبية نقول لا. إنما عرف عن ابن عم أخذه عن أهل الكتاب، فلذا لابد بد أن نحتاط في الرواية عنه إذا حدث بأمره غيب. مثال ما قال عبد الله بن عمر في يحيى عليه السلام تفسيرا للآية سيدا وحصورة قال كان ممنوعا عن اتيان ماذا؟ عن اتيان النساء. طبعا هذه صفة ماذا؟ صفة عيب أن يعجز الرجل عن هذا. فكيف ويحيي نبيه؟ والأمبياهم أهل الكمالات في كل كل شيء نقول لا هذا أثر عن عبد الله بن عم وعبد الله بن عمر عرف عنه الأغز عن من عن أهل الكتاب فلذا لا نأخذ بهذا الأثر ونتوقف فيه عرفنا الآن خمس قواعد في التعامل مع ماذا؟ مع الأثار الموقوفة عن الصحابة يبقى أولاً التعامل مع هذا الأثر أنه ضعيف أنه ضعيف لا يسبت فلا يصح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ثانيا أن هذا محمول على معنى خاص وهو ما عرف من حال عبد الله بن عمر من ماذا من الورع والاحتياط في العبادة فكان عبد الله بن عمر عرف عنه شديد الورع والاحتياط في العباد لذا كان يفعل أشياء لا يكاد يفعلها غيره طلب لماذا للورع والاحتياط في العبادة ثالثا أن قوله أمرنا بغسل أنجاس سبعا يمكن حمله على معنى خاص وهي الأنجاس التي يكون فيها تكلف في غسلها كلعاب الكلب مثلا كدم الحير رابعا قوله أمرنا يمكن دفعه بالنسخ لأن إسلام بن عمر كان متقدما وإسلام أبي هريرة كان متأخرا بالنسخ والقول بالنسخ قوي كما سيأتي خامسا أمرنا هذا موقوف له حكم المرفوع إن قوله أمرنا يرد الأمر إلى عصر النبوة فهذا مرفوع حكمي طب المعارض هو مرفوع قولي قلت وهذا مرفوع حكمي ومعارضه المرفوع القولي أقوى منه وعليه لا حجة به يبقى جبنا عليه من كم وجه من خمسة وجوه يا طلبة العلم واضح؟ طيب نأتي إلى الدليل الثالث الحنابلة استدلالهم بحديث المسند من حديث أيوب بن جابر كانت الصلاة خمسين من حديث أيوب بن جابر حديث ابن عمر برضه كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرا والغسل من البول سبع مرا يعني سبع مرات كان غسل الجنابه سبع مرات وكان غسل البول سبع مرات قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال يعني يسال ربه حتى جعلت الصلاه خمسه والغسل من الجنابه مره والغسل من البول مره يبقى نقول فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجناب مرة والغسل من البول مرة هذا الدليل طيب هذا الدليل فيه وجوه رده أصلا ونحن أيضا على قاعدة هنا سلامة الدليل سلامة التأويل المعارضة الـ المعارضة إذا هذه ثلاث قواعد في التعامل مع الحديث مع دليل المخالف إذا كان دليل المخالف ماذا حديثا أو أثرا عن النبي عليه الصلاة والسلام واحد طلب سلامته صحته يعني اثنين سلامة التأويل هل الحديث في موضوعنا في موضع النزاع ولا خارج موضع له النزاع واضح يعني سأضرب لك مثالا على مثالك موضع النزاع او خارج موضع النزاع واضح ممكن واحد يحتج لك يقول وهذا حديث ولوغ الكلب يدل على نجسد بدن الكلب تقول له لا هذا خارج النزاع لان الحديث في ولوغ في ولوغ الكلب ما له تعلق ببدن ببدن الكلب يبقى هذا اسمه خارج النزاع ثالثا المعارض هو استدل عليك بحديث وأنت تستدل عليه بماذا بحديث فينظر أيهما أقوى دلالة واضح يبأ إذن سلامة الدليل سلامة التأويل طلب ماذا المعارض من يجيبنا على حديث عبد الله بن عمر ولكن ترى نحن على الشرق أيضا من طلب خمسة أجوبة منك يا طالب العلم أين الناس من وضعت القواعد القوالبهم يلا بسم الله معك خمسة يلا قل ارفع صوتك بس ما فيش في الحديث دليل على وجوب غس السبع ليه لإنه هو بيقول كانت كانت على سبيل ماذا على سبيل الفعل وليس على سبيل الوجوب اثنين نسخ لإنه نسخ بمرة ثلاثة آه لو أنهم أدخلوا لعاب الكلب في العموم لكان لزمن أن يقولوا بغسل مرة واحدة ممكن حملوا على التخصيص بأن هذا في البول هذا كلام جيد لا ما هو في غسل النجاسات سبعة باقي الجواب هل هو صحيح عشان كنا تعمدت أن أقول عن أيوب بن جابر وليس من عادتي أن أذكر الإسناق إنما فقط أذكر الصحابي فإذا ذكرت الإسناد فكن ذكيا فاعلم أني أقصد من وراء الإسناد هذا شيئا تمام فكن على أحدكم أن يفهمها طب لماذا ذكر أيوب بن جابر لماذا ذكره خاصة ويقول حديث المسند ما قلت حديث الصحيح حديث المسند وفي المسند ما يصح وما هو يضعف أنت أجبت بالخمسة ما اسمك محمد أنت حصلت قيزة قبل ذلك ها طيب نخرج اسمك هذه المرة خلاص ماشي اسمك ايه محمد ابراهيم ابن أبي بكر آه نعم طيب يا حزني محمد جاب بخمسة أجوبة والخامس من عندي لكن لا أمنعه أقول الأول والحديث ضعيف لضعف أيوب بن جابر وأيوب بن جابر هذا واهي الحديث كما قال أبو زرعة كثير الخطأ حتى تركوا يعني من كسرة مخالفته للآئمة تركوا من كسرة مخالفته للسقات الأسبات في الرواية تركوا وانتبه هنا إلى معنى مهم جدا يا طالب العلم وهي أن الرجل لا يتسقط روايته ولا يسخط علم إلا بكسرة المخالفة يعني أتيك رجل لك شيخ الألباني خالف جمهور أهل العلم في مسألة كذا هذه المسألة لا توجب إطراح فقه... لا توجب إطراح فقه الشيخ الألبان لأنها ماذا مسألة لا تعد أن تكون مسألة أو مسألتين أو سلاس مسائل صحيح فلا ينفك الأمر عن مخالفة الرجل السقاط في مسألة أو مسألتين صحيح فمن من الناس لم يشذ في قول؟ من من الناس لم يخالف جمهور أهل العلم في مسألة لهم مسألتين. إنما المسألة معتبر فيها ماذا؟ ذلك لما سألت في هذه المسألة بعض أهل العلم ومنهم يعني الشيخ عليا ابن حسن ابن عبد الحميد. وقال لي كلاما جيدا. قال من يقول هذا لم يسمع خمسة آلاف شريط لشيخ الألباني في الفقه. أن ينبغي أن يحكم على فقه الرجل بماذا؟ بمجموعه. لا يحكم عليه بمسألة أوه أو مسألتين أو ثلاث مسائل. فالرجل حصلت منه الموافقة لإمة العلم في جلله المسائل. صحيح؟ فمن جمع فقه شيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وجد أن أقوال الثلاث لا تكاد تخرج عن بعضها في الجملة. فمن أطرحه؟ فقه الشيخ الألباني أو من طرح فقه الشيخ الألباني لزامن يطرح فقه الشيخ ابن عثيمين. وأنا قمت بعمل مقارنة خاصة في باب الطهارة، فوجدت موافقة عجيبة جدا بين الشيخين في مسائل الطهارة، فكنت إذا بحثت في مسألة وجدت فيها قولا لشيخ الألباني أنظر في قول الشيخ ابن عثيمين. يعني طهارة الخمر مثلا، طهارة الدم. صهارة المني موافقات كلها من الشيوخ من الشيخيه فانتبهي لهذه المسألة فهذا أيوب بن جاب الكثير المخالفة فلما كسرت مخالفته الروام تركوا قلت كما في الحديث أيضا عبد الله بن عصم ويقال عصم ويقال عصمه عبد الله بن عصم أو عبد الله بن عصمة عصمة بضم العين وتسكين الصاد أو عبد الله بن عصمة أو عصمة وعبد الله بن عصمة هنا انصره شوية عبد الله بن عصمة أو عصمة أو عص. تبعده شوي عن القصص. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسحوا يفسح الله لكم. طيب. يبقى أجيبنا أيضاً بالضاعف لضاعف عبد الله بن عصم أو عبد الله بن عصمة أو عبد الله بن عصم. قلت الجواب الثاني والحديث كما يظهر من الرواية منسوخ. لأنه قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت الصلاة ماذا خمساً وجعل البول ماذا تطهير البول مرة والغسل من البول مرة سالساً. ولو بقي على ظاهره لكان مخصوصا بالبول فلا تقاس سائر النجاسات رابعا ومعارضه أقوى منه في وجوب غسل النجاسات مرة واحدة خامسا ويجاب عنه أيضا بأنه لو كان الغسل من البول مرة الغسل مرة واحدة لو كان الغسل للأنجاس سبعا فنسخ بمرة لزاما أن يكون الكلب أو لعاب الكلب كذلك طيب هذه ثلاثة أدلة لهذا الفريق القائل بوجوب غسل الأنجاس كم سبع مرات أما القول الثاني وهو قول الجمهور بأن غسل الأنجاس سبعا هذا مخصوص بلعاب من؟ بلعاب الكلب ولا يقاس عليه غيره ودليل الخصوصية أولا مفهوم الشرط مفهوم ماذا؟ الشرط إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسلوا سبعا ومفهوم الشرط يوجب قصر الحكم على ماذا؟ على المشروط اثنين خصوصية لعاب الكلب خصوصية لع لعاب الكلب لما جمع له النبي صلى الله عليه وسلم الطهورين وأوجب فيه الترتيب وأمر وأمر بتطهيره على وجه خاص سادسا وتقسيس الكلب بأحكام خاصة كالنهي عن اقتنائه والمبالغة في اجتنابه يقوي قول الخصوص رابعا النظر الصحيح والنظر الصحيح يأبى التسوية تسوية الكلب بغيره لما في الكلب في من معنى خاص في نجاسة الكلب من معنى خاص ليس في غيره من النجاسات وهو ماذا تنظيفه دبره بلسانه فيعلق بدبره من النجاسات ما هو يسبب ضررا بالغا للإنسان فكان هناك معنى خاص في التسبيع لا يوجد في غيره فعليه يجب قصر الحكم على ماذا على لعاب الكلب ولا يقاس عليه غير من الأنجاز نعم ارفع صوت أحسن قلت والقول بتخصيص الكلب تنصره قاعدة من أن النص على شيء هو عدم نص على غيره طيب انتهينا من هذه المسألة إلى القول الراجح لأن التسبيع خاص بلعاب الكلب وأنه لا يشرع غسل الأنجاس سبعا لأن الكلب فيه معنى خاص لا يوجد في غير من النجاسات نعم نعم العلّة أبدية دي في مسألة النسخ نقول مسألة في قياس الخنزير على الكل بمعنى أنه يجب غسل نجاسة الخنزير سبعا كما لو لامس الخنزير شيئا أو لعق بلسانه شيئا أو كذا طبعا أتقول ليش المسألة هذه نعما أعلم أن يدرسكم مسائل هذه المسائل منها مسائل ليست عملية يعني لا وجود لها في واقعنا ليه العمل فالواحد منا أصلاً يستنكف عن رؤية الخنزير، يعني وينزعج لرؤيته، فما بالنا نتكلم عن نجاسة لعابه أو كذا أو لسانه؟ إنما أحياناً ندرس المسألة لما وراءها، ما معنى لما وراءها؟ لمعرفة طرق الاستنباط والاستدلال ولمعرفة كيفية رد دليل المخالف، وهذا مهم جدا يا طالب العلم. وثالثا نحن في هذا على سنة أهل العلم فالعلم ضمن هذه المسائل كتبهم وسبيل المؤمنين هذا سبيل منتظم من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لأيام من أيام منها هذه فلما نخرج عن سبيل المؤمنين ونحيد عنه فمسألة في خياس الخنزير على الكل وفيها مذهبان لأهل العلم المذهب الأول هو مذهب شافعي حنبلي من أن الخنزير يقاس على الكلب فإذا النجاسة الخنزير يجب فيها التسبيع بل والتتريب وقال بذلك كما قلت الشافعي وأحمد للأسباب الآتين الأول أن الخنزير شر من الكلب فالخنزير مزموم في شريعتنا ما لم يزم ماذا الكلب؟ الكلب جاء مدخل سالسة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم فعده معهم عده وقال سبعة سامنهم كلبهم مع أن الشيء يعده مع جنسه ولكن لما عده القرآن ها هنا لشرف الصحبة كأنه يقول لك أنظر لما كان الكلب في معية الصالحين وفي صحبتهم ذكر بذكرهم وشرف بشرفهم فصار ذكره عبادة يتلى قرآنا إلى يوم الدين في المحاريب وفي القبلة وغيرهما واضح وثانيا ليعلمك بشيء أن اتخاذ الكلب للحراسة هذا فيه سنة قديمة ورابعا أنظر إلى الكلب الذي يزلق عليه قول الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى لما علم أن وجوده للحراسة كان على باب الكلب باصط زراعيه بالوصد يعني يسد الباب سدا صحيح يبقى إذن الكلب لم يسكر زما مطلقا بل إن الكلب يمدح لأمانته كما قال شوقي في شعره إن عدم الوفاء بين الناس ولكن الكلب حافظ وهذا من التورية هو يقصد حافظ من؟ إبراهيم <تصفيق> لما كان بينهما من المساجلة المساجلة الشعرية ولكن هذا في تورية جميلة ما الكلب حافظ للوفاء فعلا كلب حافظ للوفاء فإذا الكلب لم يزم مطلقا بينما الخنزير يزم ماذا؟ يزم مطلقا صحيح؟ فليس هناك وجه من وجوه متح الخنزير على الإطلاق إنما الكلب ماذا؟ يمدح حينا وله الكلب له شغلة تنفع الإنسان هذه شغلة الحراسة شغلة الصيد شغلة الزرع الماشية يحرص الزرع يحرس الماشية فلاه شغلة فيها نفع للإنسان لكن الخنزير تكاد تنعدم ماذا مصلحته تمام واضح ووصف الكلاب بأنها أمة من الأمم إذن فهي زرية ماذا لها تسبيح إذن ولها ذكر ولذا لما سقت المرأة كلبا وهي بغي غفر الله لها لما سقت المرأة كلبا وهي بغي غفر الله لها رب العالمين يحفظ الجميل ويكافئ بماذا بخير من مع أنها البغي التي لها إفسادة في الأرض معلوما ولكن لما سقت كلبا حفظ الله لها جميلها فيا ويل الإنسان ما يحفظ جميل بني الإنسان ما يحفظ جميل الإنسان ومن أعجب ما وقفت عليه أن امرأة المشركة سقت النبي عليه الصلاة والسلام من مزادة مزادة يعني قربة ويقال مزادة إذا كانت القربة موصولة من أسفل بجلد يعني اتسعت بوصلة جلد فسميت ماذا؟ مزادة فلما سقت هذه المرأة نبيا عليه الصلاة والسلام اسمعوا هذا فلما أراد أن يغار على قومها يغير على قومها يعني من الإغارة قيل له بأن هؤلاء هم قوم فلان المشرك، فأمرهم بكف أيديهم ورجع عنهم شوف مع أنه مأمور بماذا بالقتال أمر وجوب حتم بالجهاد إلا أنه لم يفعل حفظا لماذا لجميل مشركة كافرة وما جميلها عنده إلا أنها إيه سقته شربته شربت ماء ما أعظمه من الرسول وما أعظمه من إنسان صلى الله عليه وسلم وصدق فيه قول الله وإنك لعلى خلق عظيم فعلا فأقول إخوة الإسلام أما الخنزير فشر كله ولذا قال الإمام أحمد هو شر من الكل ثانيا أن لحم الخنزير نجس باتفاق وفي ذلك قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ماذا فإنه رجس فدل ذلك على نجاسة لحم الخنزير فإذا كان لحم الخنزير نجسا صحيح فلعابه أنجس لعاب الخنزير إيه أنجس صحيح فعليه يجب غسل لعابه سبع مرات إذا هذا مذهب الحنابلة والشافعية وهذان هما دليل الحنابلة والشافعية طيب ما نحن نطلب الجواب يا أبا فاطمة ولكن على الشرط. يل. هذا قياس في مقابل نص لا علاقة بين اللحم واللعاب فلا يلزم من نجاسة اللحم نجاسة اللعاب بدليل أن الكلب لعابه نجس غير أن لحمه ماذا ليس بنجس أن الكلب وإن كان الخنزير شرا من الكلب من جهة إلا أن الكلب له أحكام مخصوصة كثيرة جدا فلا يقاس عليه الخنزير بينما لم يستعمل شعر الكلب ولا جلد الكلب ممكن يعني ها ضاع الخامس لا بأس عليه ها يلا بسم الله قول أسألك بالله هل هذا صوت تسوس به امرأة <تصفيق> أمر تعبلي عندك جواب آخر ليه بس يلا يا طيب مم. نعم لإن كلمة الولوخ خاصة لغة بماذا بالكلب والهغوة حتى لو قلنا فهي لا تشمل الخنزير لأن الخنزير ليس من الايه ليس من ايه من السباع وقلنا بأن الولوغ مخصوص لغة بالسباع والخنزير ليس معدودا من السباع يل هذا ايش اه احسن نعم الخنزير شر من الكلب لكن هذا نظر ولا يلزم من كونه شر من الكلب في أمور كثيرة واضح أن يكون لعابه نجسا صحيح ولا لا فمثلا عبد الله بن أبي بن سلول شر من أبي جهل صحيح ولا لا ولا من الشر شر لأنه منافق والمنافق شر من الكافر صحيح ولا لا لكن أقول ولكن لا شك أنه عبد الله بن أبي بن سلول أفضل من أبي جهل في جهة أخر في جهة إيه؟ أخر لأن أبا جهل عنده من العناد ما ليس عند عبد الله بن أبي بن سلول واضح نعم أحسن لما نص على لحم الخنزير أخرج غيره نعم يا ابن عبد الوال لا لا هذا بعيد ترى لما أقول لك يا ابن عبد الوهاب دائما ها مزكرا إياك لنسبة خير إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب قول يا محمد ممم لا لا لا لا هذا بعيد بعيد نعم لا يمكن أن يكون فعلا التسبيع واجبا في لعاب الخنزير ولا ينص عليه نعم طب اسمعوا الجواب قلت وجوابنا على ما قال الشافعية والحنابلة من وجوه الأول بأن لحم الخنزير هو المنصوص على نجاسته وليس يلزم من نجاسة لحمه أن يكون لعابه نجسا ثانيا إن النص على نجاسة لحم الخنزير إخراج لغيره من حكم النجاسة كاللعاب والشعر ثالثا وقياسهم الخنزير على الكلب قياس فاسد لما قامت الأدلة على خصوصية الكلب دون الخنزير بأحكام وكثيرة وكثيرة جدا ورابعا لأن المعنى الموجود في نجاسة الكلب غير موجود في نجاسة الخنزير غير موجود في الخنزير خامسا وكونه شرا من الكلب هذا لا يلزم منه أن يكون لعابه أنجس من لعاب الكلب فقد يكون شرا من جهات دون جهات صحيح سادسا والقول بنجاسة لعاب الخنزير فيه نظر لأما النجاسات أمور تعبدية منصوص عليها شرعاً. ولو كان نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم يعني البيان الكافي كما أوجب الله تعالى عليه سابعا خصوصية لعاب الكلب كما سبق بيانه مفارقة الكلب الخنزير فلحم الخنزير نجس ودمه بينما لحم الكلب ليس نجسا ولا دمه تاسعا مفهوم الشرط الذي يفيد قصر الحكم يعني على المشروط عاشر قياس جلي وهو أن لحم الحمير ماذا نجس لقوله للصحابة لما طبخوا لحم الحمير قال لهم إنها ماذا ركس ومع ذلك سبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب على بغلة وكان لعابها يسيل على من على كتف صحابي مع أن لحمها كان نجسا أو من لحمها نجس ألا إن لعابها كان إيه ألا إن لعابها طاهر بما يدل على عدم وجود علاقة بين نجاسة اللحم ونجاسة اللعاب فهمتم هذه من لم يفهم أعيدها إذا استدل عليك المخالف بقياس أطرد خياسه بقياس ايه هو بيقول لك إذا كان لحم الخنزير نجسا فلعابه نجس نقول وها هي الحمير لحمها نجس بالنص صحيح ولا لا قال في الحمر الاهلية لما طبخت إنها ركس ومع ذلك فلعابها طاهر صحيح ولا لا لما خطب ويركب بغلى عليه الصلاة والسلام سن لعابها على كتف من على كتف الصحابي فلو كان نجسا لنزم ماذا أن يطهره وأن يغسله إذا مع أن لحمها نجس لأن لعابها طاهر بما يفسد العلاقة بين اللحم واللعاب واضح هذا كم قلت قصر الحكم على نجاستي قصر النجاس على لحم الخنزير ودمه بالنص فخرج لعابه بعدم النص والحادي عشر قصر الحكم على لعاب الكلب قصر حكم النجاس على لعاب الكلب فأخرج ما سوى ذلك من اللعاب يعني من الحكم المسألة الكم ها مسألة العاشر مذهب السانم ومذهب الجمهور قلت وبهذا يترجح مذهب الجمهور بأن لعاب الغنزيري ليس نجسا لأن الأصل الطهارة ولانعدام الدليل على النجاسة وثالثا لفساد الخياس ورابعا استصحاب البراءة الأصلية وخامسا فساد الملزوم يعني فساد الملزوم لا يلزم من نجاسة لحمه أن يكون لعابه نجسا صحيح كما لا يلزم مثلا من عدم مجيء مكانا أن أكون في مكان آخر فهي واحد يقول الشيخ ما جاء الدرس الثاني يقول له لأنه يستريح لا يلزم هذا لعله في درس ايه في درس اخر وليس في راحة واضح نعم طاهر لا طاهر لعدم الانعدام الدليل احنا قلنا هذا طيب الثاني عشر استدراك استدراك وهو الجواب الثاني عشر أنا قلت يا أخي وريني تابع أوراق انتظر, انتظر انتظر انتظر قصر حكم النجاسة على لعاب الكل الجواب الحادي عشر ما أصدت هذه المرة المسألة لعلها الحادية عشر من المسائل الفقهية من يعد لنا لعلها الحادية نعم. مساء الفقهية طيب لا بس المسألة الحادية عشر هذا في عد أنا سؤر الكلب ما هو السؤر؟ السؤر هو المتبقى من الإناء بعد الشرب ما يتبقى من الإناء بعد الشرب يسمى ماذا؟ سؤراً واضح قلت وفيه مذهبان لأهل العلم فقال الشافعي وأصحاب الرأي بنجاسته استغفر الله بطهارته وإن كان لا يشرع الوضوء به وقال فريق بأنه يشرع الوضوء به ولكن يتيمن بعده هذا قول عجيب طب ليه يتيمن بعده طب ها لا للايه لا ما هو طاهر يتطاهر به عنده ولكن قلب إذا توضأ به تيمم بعده لدفع الوسواس والاحتياط تمام ليه لأنه طبعا توضى به طبعا هو طاهر لكن الرجل ده ممكن يكون في نفسه وسواس فقال يدفعه بأنه ايه يتيم فشوف كلمات أهل العلم قد قد تقول في ظاهرها ما هذا الجمع بين البدل والمبدل عنه ما هذا الجمع الغريب بين وضوء وتراب وتيم وأن القاعدة عندنا إذا حضر الماء بطلات ما هذا الذي يقوله السوري وقد يستغرب بعضهم ولكن أقول لكم واسمعوا مني هذه النصيحة قد يظهر للعالم ما لا يظهر لك فإياك أن تبادر إلى تخطيئته يعني كما حصل من طالب علم أن رأى, حديثاً أو يعني رأى بحثا قرأ بحثا لشيخ الألباني في تصريح حديث قال ما يصحح هذا الحديث إلا رجل تائه أو ضائع أو رجل ليست له دراية بعلم الحديث هكذا لأول وهنا هذا طبعا مسكين إخواني لابد بد أن تقدر مسألة القدم في طلب العلم هذه مسألة لا اعتبار رجل له عمر سبعون سنة في العلم الشرعي يأتي إنسان كان إلى سنة أو سنتين لم يكن يصلي أصلا وكان جالسا على على المقاهي مستمعا للغناء ثم يأتي ليخطئ مثل الشيخ الألباني هذا الخطأ من غير اعتبار للقدم في العلم سأضرب لك مثالا من نفسي ولكن ليس على وفق المثال السابق فأعوذ بالله كنت في مجالس بعض شيوخنا قبل سنوات طويل هذا عام سبع وثمانين فتكلم في مسألة قبلة الصائم وفرق بين الشاب والشيخ فقلت في نفسي ما بال الشيخ شيخنا فرق بين الشاب والشيخ والأصل أن ما يحرم يحرم على عموم المسلمين وما يجوز ويحل يحل على لعموم المسلمين إلا إذا جاء نص يفرق كما في التفريق بين الذكور والإناس في مسألة الذهب. فأين النص المفرغ بين الشاب والشيخ إذا كانت المسألة الشهوة أن شهوة الشاب أسرع من شهوة الشيخ فهذا ليس بلازم صحيح؟ هذا ليس بلازم فقد يكون عند الشيخ من القوة من الفحولة من كذا ما ليس عند الشاب فليس بلازم والمسألة هل هي تعلق بالشهوة ولا تعلق بنفي ذات نفي جوازه نفي جواز ذات القبلة من غير اعتبار لحصول شاوة أو لا ولكن طبعا لأسباب أولا لهيبة الشيخ فلا نستطيع أن ننكر أيه أو أن نرد كلامه أو قول ثانيا لأننا نؤمن بأننا لازلنا صغارا في العلم الشرعي فقامتنا لا يمكن أن تطاول قمة ماذا هذا الشيخ الذي أفنى عمره حتى شابت رأسه ووهنت عظامه في العلم الشرعي وهذا ثانيا ثالثا نحن على قاعدة عند أهل العلم التمس لأخيك عزرا فإن لم تجد فقل لعلي لعل عزرا لعل عنده ما ليس عنده فبعد خمس سنين خمس سنين سنة سنين وتسعين من الله علينا باقتناء كتاب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني والألباني أيضاً. فإذا بي أقرأ أصلاً صحيحاً عن ابن عباس جاءه شيخ يسأله في القبلة فأذن له للصائم يعني. وسأله شاب فلم يأذن له. شو بينك وبين الشيخ كم سنة في مسألة واحدة؟ كم؟ خمس سنين. يبى بينك وبين الشيخ الألباني كم؟ عمر نوح عليه الصلاة والسلام في العلم الشرع ولذا إياك أن تبادر بالإنكار على ماذا على الشيخ فأنت اليوم تنكر وتعرف لكن غدا تعرف ولا تنكر بمعنى اليوم قد تنكر لأنه لا يظهر لك غدا لما ترسخ قدمك في العلم سوف تقول ماذا يا ويلي كيف صححت هذا الحديث تقول يا ويلي كيف قلت بوجوب كذا أو نسأو تحريم كذا نعم لما ترسخ قدمك في العلم ويوما ما كنت في كتابة بحث حول مسألة نقل الأعضاء فوجدت قولا للشيخ السعدي بجواز نقل الايه؟ قرانية قلت ليه بقى قرانية فإذا ببعض الطلبة دفع لي بحثا في نقل القرنية خاصة وكان طبيبا لماذا؟ لأن القرنية هي العضو الوحيد الذي يمكن نقله بعد الموت الدماغ بعد الموت الحقيقي لكن سائر الأعضاء لا تنقل إلا في حال الموت الدماغي اللي هو الموت الكلينيكي القرنية يمكن نقله بعد الموت بست ساعات. بستة ساعات يبقى يجوز ينفع نقلها طبيا بعد بعد الموت فالشيخ قال خلاص ده مات لكن الموت الاقلينيكي ليس موتا إيه؟ راجحا في كلام صحيح لكن الموت الحقيقي خلاص انتهى طب بدل ما تترك القرانية للدود يأخذها مسلم ينتفع بها للرؤية والبصر والنظر هذا أولى فشوف الشيخ استثنى له قرانية وأنت تقول طب ليه لأنه عنده علم مفارقة الموت الإكلينيقي عن الموت ليه عن الموت الطبيعي يبا شوف أهل العلم بيظهر له ما لا يظهر لك يبا السوري لما قال الجمع بين الطراب والماء تمام ما قال ذلك تائها عن القاعدة وهي الجمع بين البدل والمبدل عنه هنا مش جمع بين البدل والمبدل عنه ولهذا وجه في السنة لما أجنب عمر بن العاص في الليلة الشاتية الباردة ماذا فعل؟ غسل مغابنه وتوضأ ودوءه ليه الصلاة ثم تيمم ثم تيمم عمر بن العاص شوف يبقى السور يقول هذا بعلم عند أثر عن صحابه وهذا الأثر عليه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام وثانيا دفع لوسواس الطهار والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن أمور من أجل دفع الوسواس كما جاء في بعض الوايات لا يغتسل الرجل وهو جنب في الماء الدائم له فإن عامة وعليكم السلام وعليكم الله وبركاته حفظنا الشيء فإن عامة الوسواس منه فإن عامة الوسواسئ منه واضح طيب نعود لمسألتنا هذا قول الثوري بأن الماء لا ينجس وتجوز الطهار منه صحيح ولكن يتيمم وأما الشافعي فقال الماء لا ينجس وتجب إراقته وهذا مروي عن أحمد كذلك وإسحاب وحمل النهي الوالد في الحديث أو الأمر بإراقته على أنه أمر تعبد والإناء يغسل تعبدا ولا يغسل للنجاسة واستدل بقول الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم فقال وهذا لا يخلو من التلوس بريق الكلب هذا لا يخلو من التلوس بريق الكلب بما يدل على أن سؤره طاهر إذا كان محل قدمه طاهرا محل قدمه الفريس طاهر لم نؤمر بغسله فكذلك يكون سؤره طاهرا إذا هذا دليلهم الأول واضح قالوا ثانياً ولنعدام النص على النجاسة وأن الأصل في الأشياء الطاهرة رابعاً والأمر بمخالطة أنواع من الكلاب واقتنائها وجواز اقتنائها لا ينفق عن إيه عن استعمال سؤري فلو كان نجسا لبينه يب هذا الدليل رقم كم الثالث لهم على أن سورة الكلب ماذا يبأ إذن أدلتهم الآن قالوا إن الأمر بالإراقة هذه أربعة أدلة ليست ثلاثة وصرت أنا الآن يعني أحطت لكم قالوا إن الأمر بالإراقة أمر تعبد ثانيا قالوا إن الأصل في الأشياء الطهر ثالثا قالوا فكل مما امسكنا عليكم فلا ينفك الأمر عن التلوث بريقي رابعا الإذن بالاختناء هو إذن بالانتفاع بسؤره لأن المقتني للكلب لا ينفك الأمر عن ماذا عن الانتفاع بسؤره أما المذهب الآخر وهو أن سؤر الكلب نجس وقال به الشافعي في قوله الثاني وأحمد أيضا وهو قول الأحناف واستدل على نجاسته بالأدلة الآتية من يعطيني خمسة وجوه في نجاسة لعاب الكل ترى أنا قلت هذا من قبل نجاسة لعاب الكلب من يعطيني خمسة أدلة على نجاسة لعاب الكلب ها طب يلا بسم الله ترى ما اسمك أنت يا أخي ماشي يا أستاذ أين أنت كنت تقدر معنا سلفا ثم غبت فترة لعلك بخير يعني فضل يا أين مفهوم الشرط يدل على القصر مه طيب اثنين قوله طهور والتطهير لا يكون إلا لشيء نجس ثلاث إن استخدم معه التراب والتراب مطهر أربع اللعاب نعم خمسة أمره بماذا صح يا أستاذ أيضا إذا نقول ومن الحديث خمس وجوه للدلال على نجاسة لعاب الكلب الأول أمره صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء ولا يأمر بإهدار المال إلا أن يكون ماذا نجسا يحرم الانتفاع به للتلازم بين التحريم والايه بين النجاسه والتحريم فلما كان نجسا كان حراما يعني الانتفاع به ثانيا وقوله فليلقه ولفظه الإراقه في اللغه فيها معنى ليه ها فيها معنى النجاسة لفظة الإراقة في اللغة فيها معنى النجاسة صحيح ولا لا لماذا؟ لأن أصل الكلمة لغة من أراق يريق يعني الماء الذي لا ينتفع به أو الماء الذي يجب إخراجه ولذا يقال لمن بال أنه ماذا يريق الماء إذا هذا الوجه الثاني من الحديث الوجه الثالث قوله تهور إناء أحدكم فإذا تنجس الإناء كان من باب أولى أن يتنجس ما فيه وهو ماذا السؤف مفهومة هذه طيب أن يتنجس ما فيه وهو السؤ رابعا ولا خامسا وإذا أمر بغسل الإناء بل وسبعا والغسل ووجوب الغسل لا يكون إلا للانجاس فإذا وجب غسله لتنجس الإناء يبقى كان السؤر من باب أولى ماذا نجسا نقول رابعا خامسا وإذا أمر بالتتريب مع الغسل كان ذلك دليلا على نجاسة سؤر الكلب بتنجس ذات الإناء طيب تعالوا بنا نجيب عن أدلة المخالف قلت وللجواب عن أدلة المخالف أولا الجواب عن أدلة المخرج يعني إشكالي الآن سأجيب عليه وهو قوله تعالى فكل مما أمسكن عليكم لا يخلو من التلوث بريق الكل فقالوا إذن هذا يدل على أن سؤره ليس إيه؟ ليس نجسا من يجيب ولكن نحن على الشر ها؟ مع خمسة أجوب اليوم إيه؟ من معنى كلمة إيه؟ الولوخ أن الحكم مقصور على الولوخ والذي في الآية هذا ليس نجسا ليس ولوغا، فالآية خارج محل النزاع صحيح؟ هذا أولاً، اثنين أن اللولخ خص بالمائعات بينما الفريسة من الجوامد الأمور الصلبة، أشياء الصلب. تلاتة، أنا اللي بجاوب يا رجل، أنت تغدعني عن الآن. طيب خاص بالأواني ما احنا قلنا فيناك في معنى اللولخ تخصيص اللولخ بالأواني باللعاب بالمائعات هذه ثلاثة توجوه نعم صحيح الآية مجملة فعلا والسنة مبينة ممكن هذا الأخير ممكن طيب نقول ودلالة الآية دلالة مفهوم وهي معارضة لدلالة المنطوق ودلالة المنطوق مقدمة ثانيا أنه ليس الذي في الآية الولوخ فتكون خارج محل النزاع سالسا والحديث قد خص المائعات فأخرج ما سوى المائعات من حصول النجاسة رابعا وإباحة الأكل لا تنافي وجوب تطهيره كون أباحة أكل لا تنافي وجوب تطهير هذا المحل والوامر العامة كافية. خامسا ولم يأمر بغسل ما تلوس بريخه، لأنه غالبا الناس إيه؟ الناس تغسله. هذا ما يحتاج إلى نص. صحيح ولا لا؟ يعني أنت أي إنسان لما بي يأتيه صيد، هل بيأكله كذا ولا؟ غالبا الناس تقوم بماذا؟ بسلخه، بغسله، بتنظيفه. واضح. طيب أما الدليل الثاني لهم فهو أن إباحة الإقتناء لا ينفك عنها الانتفاع بسؤره إذا هم قالوا بأن لازم إباحة الإقتناء يلزم منها أن يكون سؤره ماذا طاهرا وليس نجسا طيب إذا هذا اسمه إيه دلالة لزوم هل هنا الدلالة دي صحيحة ولا لا؟ منكم من أعلم أنه عنده الجواب ولكن صار يتهي بالمجلس والمكان فلا يجيب اسمع طلبة العلم كل شيء في هذا المجلس مرفوع وأعني بكل شيء طبعا لا كل شيء على العموم إنما أعني بالكلية هنا الحرج مرفوع الزعل مرفوع صحيح فمسوا هذه الأشياء يجب أن ترفع من المجلس لأنك ما صرت تتهيب وتستحي الجواب فإنك لن تتعلم ولذلك اعلم أن من صفات طالب العلم التي يجب أن يتحلى بها الإيه الإقدام لماذا تعلم أبو هريرة ما لم يتعلم غيره الصحابي وصفوا به بأنه جرأ وإيه وجبن كان لا يتهيبا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء فقالوا فابو هريرة جرأ على السؤال ونحن إيه؟ جبن عن السؤال ولذلك شوفوا مؤسلين لما أقدمت والتجرأت على السؤال تعلمت هل على المرأة من إيه من غصن إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء يبى شوف الكلام فلما يطالب العلم تستحي وتتهيب وتترك الميدان لنفر منكم يجيبون ويحصلون المكافأة والجائزة ويحصدون كل شيء وأنتم بينهم كذلك إثبات الوجود لازم ولذا سأجعل الجواب هذه المرة في سورة سؤال هل إباحة الاقتناء يلزم منها طهارة السؤر أم أنه لا يلزم ترى لو قلت شيئا لماذا لا يلزم هل في إباحة الاقتناء من التعامل معه سؤرا وشرابا وكذا أنت بتستعمله للحراسة للصيد للماشية، فإن كنت تقتني لكن ما فيش في الاختناء مخالطة التي توجب التعامل به، بسؤري. يبقى عرفت كيف تفتش في دليل المخالف أنت بتقول لي إباحة الاختناء والسؤر لا يكون إلا من ليه؟ من المخالطة، صح؟ شو ألف الهررة؟ إنها من الطوافين عليكم وليه؟ والطوافات، فلما حصلت مخالطة بالهرة حصل ماذا؟ الطهر. القول بطهر سؤرها لأنه في مخالطة لكن أنت لما تقتني الكلب هل في مخالطة؟ لا بل نهاك الشرع أصلا عن إدخاله ماذا؟ البيت وقال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو, أو صورة صحيح؟ وهذا الحديث يدل على تحريم الصورة شديدا لنقرن دخولها بدخول من؟ الكل صحيح؟ طيب، من يعطينا جوابا؟ قل. يبقى إذا لو كان دليلا على طهارة السور. لا للازم تخصيص طهارة السؤر بالكلاب التي يجوز اقتناوها فهل يقولون بهذا يبدأ اسمه ايه بأه هو بيستدل بما بلازم ثم انت ترد عليه بماذا بلازم وذي اللي بيسموها في الاردن يا طلبة العلم كماشت الالبان كان يضع المخالف فين بين خياري احلاهما مر اسمع هذه وهي يعني جميلة قال الشيخ الألباني لبعضهم ممن ينكر كلمة سلفي ويقول لا لا نقول سلفية قال له طب يا هذا لو سألتك ما مذهبك قال له الإسلام قال له لا هذه ليست إجابة ما دينك الإيه الإسلام لكن ما مذهبي حنبلي شافعي مالكي حنفي ظاهري تيمي قال مذهب الكتاب والسن قال له مكانك راوح مكانك راوح يعني مكانك سر يعني امسك على اللي انت قلت ده ان مذهب الكتاب وليه قال له ولي تفهم الكتاب والسن كيف تفهمه قال له افهم بفهم الصحابة قال له الذين هم سلف الام قال له نعم قال له ابقى صار الجواب مذهب الكتاب والسن بفهمه قال له يا هذا انت اديب ألا يمكن اختصار العنوان الطويل هذا إلى كلمة واحدة سلفي يبدأ اسمعه كم ماشت شيخ الألبان كما حصل في مناظرة الرجل أحمد بن أبي دوآد قال له يا أحمد إلى ما تدعو الناس قال له إلى القول بخلق القرآن قال له شيء دعا إليه رسول الله قال له لا قال له شيء دعا إليه الصحابة قال له لا قال له طيب علموه ولا جهلوه لو قلت جهلوه يبقى يجهله هؤلاء وتعلمه أنت ولو قلت علموه يبقى سكتوا عنه أم تكلموا به قال له سكت قال له يبقى نسكت كما سكت إذا <تصفيق> هذا اسمه إيه الزام المخالف تمام فهنا سنلزم لو قالوا بأن سؤر الكلب طاهر بدلالة جواز الاختناء لقلنا لهم لزاما يجب قصر الحكم على الكلب الذي يجوز ماذا اقتناءه وهو كلب الصيد الحراسة الماشية الزرا واضح يبقى هذا هو الجواب رقم اثنين طبعا أنا أضم اسمك اليوم لأنك لك يعني جهد ونشاط طيب ما اسمك فوزي آه. هذه بشرة الله جعل الله إياك من أهل الفوز والسامعين من أهل الفوز في الدارين إن شاء الله طيب قل هذا من النظر وإذا حضر الأسر بطل النظر نعم طيب نقول جوابا ولا يلزم من جواز الاغتناء طهارة سؤري ثانيا لأن الاغتناء يجري على نحو ليس فيه نوع من المخالقة إذ هو للحراسة للصيد للماشية للزر سالسا وجواز الإقتناء يكون على وجه لا تحصل به المخالقة لنهي صلى الله عليه وسلم عن ماذا عن دخول الكلب البيت رابعا وقولهم هذا يرده الأسر وإذا حضر الأسر بطل النظر خامسا وهذا تفريق بين متماثلين شبيهين لأنه لا فرق بين كلب الاقتناء بين قلب الاقتناء وغيره في علة النجاسة إذ الجميع يمسح دبره بماذا؟ بلسان إيبا ما فيش فرق صحيح نحن عندنا علة النجاسة أنه يمسح دبره بلسان هذه العلة موجودة في كل الكلاب إيبا لا موجب لتخصيص كلب دون إيه؟ كلب الدليل الثالث عندهم هو قولهم بالبراءة الأصلية يعني إيه البراءة الأصلية الأصل في الأشياء الطهارة اسمها البراءة قلت وقد أجبنا على هذا الدليل بما سبق نقله من أدلة النجاسة وهي ظاهرة في هناك دليل رابع عندهم يمكن نقول استدراك دليل الرابع قياس الكلاب على الهررة بجامع تسمية شرب الكلب او الهرة ماذا سؤرا او ولوغا لان سؤر الهرة يسمى ايضا في ولوغ وسؤر الكلب ولوغ فلما اجتمع الكلب والهرة في معنى الولوغ كان سؤر الكلب طاهرا كسؤر الهرة إبا هذا قياس يجب ترده من خمسة وجوه يلا ها. عندك جواب واحد قياس فاسد ليه هو قياس فاسد لنفارق بين الهرة والكلب القط فيها مخالطة اقتناء القط في مخال مخالطة لكن اقتناء الكلب ما فوش مخالطة النظر الصحيح لأن الهر لا تنقل أمراض إلا مرضا واحدا وينتقل عبر برازها مش عبر لعابها ولذا الهر تدفن ويه تدفن برازها لكن الكلب ينقل خمسين مرضا طفيلية. جاي نجاسات أمور تعبديا في مورد النص ما اسمك ها علي فوزي ما شاء الله علّه يوم الفوز هذا هذا سادس اسم معنى ويظهر أن الورقة طبعا بإذن الله لم تستوعب أعداد نحن سبعة وأربعة إحداشر وستة سبعة عشر باطل طيب عندك جواب آخر لا يلزم من الاشتراك في المسمى الاشتراك في الحكم إذا لو فرضنا أن النبي أخرج الهرة بالنص ونقول سابعا الدلالة اللغوية بأن لفظ الولوغ أغلب فين في الكلب منه في الهرة قلت ويرد هذا القياس بالوجوه الآتي أولا هو قياس فاسد الاعتبار لأنه قياس في مقابل نص اثنين وهو فاسد الاعتبار لأنه قياس على مخصوص ثلاثة وهو فاسد الاعتبار لأنه في أمر تعبدي إذن النجاسات مسائل تعبدي أربعة وهو فاسد الاعتبار للفارق لمفارقة المقيس المقيس عليه فالهرة يجوز اغتناؤها من الأصل بينما الكلب لا يجوز اغتناؤه من الأصل خامسا لأن اغتناء الهرة يكون على وجه المخالطة بينما اغتناء الكلب ليس فيه أي وجه من وجوه المخالقة خامسا لأن المعنى الموجود في نجاسة الهكل ليس موجودا في نجاسة الهر من تنظيف الدبر باللسان خامسا أو سادسا أو سابعا النظر الصحيح لأن المعنى الموجود في نجاسة لعاب الكلب ليس موجودا في لعاب الهرة نأتي إلى المسألة الثانية عشر من المسائل الفقهية في عدد الغسلات طبعا احنا اتفقنا على وجوب التسبيع تمام حاضر سأجيبك عليه ما تتعجل عليه فهل هناك غسلة سامنة هذا هو السؤال قلت واختلفوا في الغسلة السامنة على قولي فقال بها الحسن وهي رواية عن أحمد ومالك واستدلوا عليه بالحديث وعفروه السامنة بالتراب فقالوا عفروه السامنة تقتضي مشاركة التترية للغسلة فتكون سامنا بما يشرع غسله غسل سامنا حين قال ابن دقيق العيد والرواية تقتضي زيادة سامنا ظاهرا والحديث قوي جدا عفرو السامنة يبقى هذا دليل على الغسل له السامنة وقال به الحسن البصري ومالك ورواية عن أحمد ونصره الإمام الدقيق العيد من الشافعي قال وينصر مشروعية الغسل السامنة شيئان واحد الحاج إلى ذلك كما لو عفر بعد السبع غسلات فإنه صار يحتاج لماذا إلى غسلة حتى لا يترك الإناء ماذا تربا أو متربا وسانيا لمبالغة الشرع في مسائل ماذا غسل النجاسات فالمبالغة تقتضي أن يزيد غسل سامنا حين يبقى هذه هذا دليل هو حديث الله بن مغفل ثم بعد الدليل النظر أما الجمهور فقالوا بأنه لا تشرع غسل سامنا وذلك لأدلة ستأتي ولكن سأذكر أجوبة الحافظ ابن حجر أولاً فائدة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأجاب أصحابنا بأجوبة الأول أن رواية أبي هريرة وهو الأحفظ أولى من رواية عبد الله بن مغفل يبقى أول جواب هو الجواب بالمعارضة إني قالوا نحن نترك رواية ابن مغفل لرواية من؟ أبي هريرة قلت ولسنا نحتاج إلى الدفع طالما أمكن إيه؟ أمكن الجمع صحيح؟ ما نجمع بين الروايتين بدلا من أن ندفع ثانياً الجواب الثاني عند الحافظ ابن حجر نقل عن الشافعي قال لم أقف على صحته يا يخي شوف امسك القلم امسك امسك للفائدة شوف الإمام الشافعي قال لم أقف على صحته ما قالش ليس صحيحا ايه الفرق نفع علمه هو ولذلك اياك يا طالب العلم وهذه اللوسة التي اصابت بعض الناس من نفي العلم كله بعدم علمه هو شخصيا فإذا لم يعلم قال لا نعلم وقال لا يعلم وقد حصل معي هذا قبل سنوات طويلة لعلى تعود الأخشر من أربع عشر سنة كنت أتكلم عن مسألة اتماع الجمعة والعيد فإذا ببعض الطلب يقول ولكن لم يكن من طلبة المجلس يعني كان جديداً عالمي. قال ولسنا نعلم حديثا يقول بأن الجمعة تنزل لربة الكفاية إذا اجتمعت والعيد في يوم واحد لسنا إيه؟ نعلم هكذا طبعا قوله نعلم إما أن يقصد لسنا نعلم يتحدث بلسان الجميع فصار متحدثا رسميا أو إما أن يقول لسنا نعلم يتحدث بنون إليه التعظيم الذي إذا تكلم بها المفرد أفادت إليه العظمة والتعظيم. فقلت له يا أخي لماذا تقول لا نعلم؟ كان الأول بك أن تقول لا أعلم. فلما تنفي العلم عن غيرك تمام بعدم ماذا؟ بعدم علمك أنت. فليس بلازم أنك لا تعلم بل الجميع لا يعلم نسناك الخراف نساق وراءك سوخا يعني فقلت لا تنفي العلم عن غيرك بعدم علمك أنت ثم أشرت إلى أصغر طالب في المجلس وكان شابا حدثا سنه السامنة عشر أو أقل. قلت يا مصطفى أنت تعلم قال نعم قلت علمه إياه فإنه لا يعلم وهذا جزاؤه عندي. أنا من تجرأ على العلم هذه الجرأة أن يعلمه من أن يعلمه أصغر ماذا؟ أصغر الطلاب. فكن إذن وأنت تتحدث على الحيثة هذه. شو سيد عيسى تقوله؟ ما رأيت رسول الله يصوم تسعة قط؟ ما قلتيش لم يصوم رسول الله؟ إنما قالت إيه؟ ما رأيت يبتم في ماذا؟ تم علمها. إذا شوف الإمام الشافعي رحمه الله وهذه تربوية عالية جدا قال لم أقف على صحته فلم ينفي النفي المطلق إنما نفى النفي المقيد النفي الخاص به وجواب عليه قلت بل صحه ومتفق على صحته كما قال ابن منده الجواب الثالث قال جعلها السامنة طب ليه قال السامنة هذا الجواب الثالث. لأنه غير جنس الماء لأن الطراب غير جنس الماء فجعل اجتماعهما معدودا باثنين يبقى إذن هنا ليست غسلة سامنة إنما لما كان في إحدى الغسلات طرابا وماء صارت هذه الغسلة معدودة باثنين فصار العدد كم سمانية. يبقى هذا قوله وعفروه السامنة باعتبار ماذا؟ باعتبار العدد قال الحافظ ابن حجر ولما جعلها سامنة جعل التتريب سامنة لأنها غير جنس الماء فجعل اجتماعهما اجتماع التراب والماء فجعل اجتماعهما معدودا بإيه؟ بإثنين فجعل اجتماعهما معدودا باثنين فلذا صار العدد كم ثمان غسلات واحدة من هذه الغسلات ماذا تتريبة فلا تكون الغسلات ثمان وإنما هي سب الجواب الرابع قال هذا محمول على النسيان، فمن نسي أن يغسله أولا غسله أو تربه بعد ذلك بغسلة فتكون سماء هذا في حق من حق الناس. طبعا الجوابان الأول والأخير هما أقوى الأجوبة قلت جواب آخر من عند الحنابلة بأن السامنة لم تكن غسلة مستقلة وإنما عد التراب غسله وهو غير جنس كقول تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم وليس هو رابعا لهم على الحقيقة صح يبقى هذه أجوبة عن أدلة هذا الفريق تعالى نقول بقى مرجحات مذهب الجمهور الأول أن روايات حديث أبي هريرة أرجح كل روايات حديث أبي هريرة جاءت بوجوب ماذا؟ التسبيح لأن أبا هريرة الأحفظ يبا هذا وجه من وجوه الترجيح عند المحدثين ترجيح رواية من؟ رواية الأحفظ فإذا تعارض حديثان قدمنا حديث من؟ الأحفظ تمام؟ اثنين رواية السبع هي رواية الأكثرين ترجيح رواية من الأكثر ثالثا عفروه السامنة فهي ليست السامنة غسلا وإنما السامنة تتربيه يبقى إذا ماذا فعلنا في حديث المخالف أولنا يب فتأول الحديث، فتأول الحديث بما يوافق ماذا؟ حديث أبي هريرة في التسبيع. وهذا وجه قوي. رابعا وقوله عفروه السامنة جعلها سامنة مع اعتبار العدد حتى لا يتوهم أنها تقوم مقام الغسل. كامساً. يمكن حمل رواية السامنة في حق الناس من أن التتريب لا يسقط بالنسيان وإنما يقع ولو بعد الغسل قلت تاسعا سادسا سادسا ولو جعلناها سامنة غسلا إنما هي في حق المعزور بالنسيان يعني نسي يغسل أولا نسي يترب أولا عذرا فغسل سبع غسلات ماذا يفعل يترب ويغسل سامنة يبقى في حق من المعزور سابعا أن لهذا نظائر في كتاب الله من تسمية الشيء بغير اسمه الحاقا بغيره الحاقا بغيره لانه تابع له ولهذا نظائر نظائغ سأشرح سأشرحves ولهذا نظائر في كتاب الله من تسمية الشيء بغير اسمه الحاقا له بمن بغيره لانه تابع له خذ مثالا سمى السعي بين الصفا والمروى ماذا؟ طوافا فلا جناح عليهما أن يطواف بهما بينما هو في اللغة لا يسمى إيه؟ لا يسمى طوافا أبدا لأن السعي خلاف الطواف دوران لكن السعي مفوش دوران تمام؟ طب لما سمي السعي طوافا؟ لأن من شروط السعي عند أهل العلم أن يكون بعده بعد, بعد الطواف فلذلك أخذ مسمى لأنه تابع له فالتتريب سمي غسلة لأنه تابع لماذا؟ تابع للغسل فلا يكون الغسلات سمان وإنما هي تتريب سميت, سميت غسل كما قال سامنهم كلبهم الحاقا به حاقا له بهم طيب الجواب رقم كم السامن فتوى الصحابة بالتسبيع ولم يخالف أحد في هذا التسبيع الجواب التاسع إمكان الجمع بما يدفع المخالفه وهذا أولى يعني إيه لو قلنا بالمنشرعيد غسل سامنة يبقى صار حديث أبي هريرة يخالف حديث من عبد الله بن مغفل صح لأنه ده بيقول بسبع وده بيقول بكم لكن لما أولنا حديث عبد الله بن مغفل إن السامنة دي تريبه يبقى صار الحديثان في معنى إيه؟ واحد يبقى أن يكون الحديثان في معنى واحد أولى من أن يفترق معنى له الحديثين هذا واضح؟ يبا هذه تسعة وجوه نقول مسألة السالسة عشر ها طيب قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ فلولوغ كما سبق بيانه إدخال اللسان في مائع فألحق فألحق بعض أهل العلم بقية البدن باللسان فإن أدخل رجله أو بعض أعضاء بدنه قال الشافعي رحمه الله يهرق الماء تغفر الله لا يهرق الماء ولا يغسل الإناء أما إذا كان غير الماء أهرق بالغا ما بلغ يعني الشافعي فرق بين الماء والمائعات فقال أما الماء فإذا كان دون قلتين يهرق يبا يهرق الماء إذا كان دون قلتين واضح ولا ويستغفر الله يهرق ويغسل الإناء إذا كان دون قلتين أما إذا زاد على قلتين فإن الماء لا يهرق إعمالا لحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا في الماء يبا له في الماء مذهب التفريق بين ماذا القلتين وما دون القلتين فإذا بلغ قلتين لا يهرق ولا يغسل الإناء أما إذا كان دون قلتين فإنه يهرق ويغسل الإناء ثم قال ومقدار القلتين خمسمائة رطل خمسمائة رطل وأما غير الماء يعني إذا وضع رجله في غير الماء فإنه يهرق كان ما كان يبقى هنا عشان نجيب على مذب الشافعي سنجيب من وجهين. الأول هو هل ينجس الماء بوضع الكلب رجله فيه والثاني هل هناك تفريق بين الماء وسائر المائعات كالمثلا كاللبن واضح إذا نقول وأما مذهب الجمهور فعلى خلاف مذهب الشافعي ومبنى مذهب الشافعي على شيئين الأول هو نجاسة بدن الكلب قياسا على لعابه وسانيا التفريق التفريق بين القلتين وما دون القلتين إذا نعم إيه دا الوجه الثاني التفريق بين الماء والمائعة والتفريق بين القلتين وما دون القلتين طيب هنا السؤال هل يهرق الماء بلغ ما بلغ لو كان في إناء يعني لو الكلب بال في برميل والظن أن البرميل أكثر من كلتين فضل أحسنت أحسنت إذا خرج بذلك ما لم يسمى إناءا خرج بذلك ما لم يسمعه إناء. يبقى الحكم مختص بماذا؟ بالأواني. فيخرج بذلك ما سوى الإِناء. كما إذا كان في برميل أو في فنطاس ضخم إلى آخره. طيب قلت وقوله صلى الله عليه وسلم في إناء أحدكم خرج به ما ليس يسمى إناء. عرفا أو لغة فدل على اختصاص الأواني بالحكم وفي ذلك اعمال وفي ذلك اعمال لمفهوم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث طب نائتباء إذا أدخل رجله في ما دون القلتين في إناء هل ينجس الماء أم لا ينجس؟ فض. قصر الحكم على اللعاب اثنين. قياس مع الفارق. طيب. محمد النص على شيء عدم نص على غيره لا الثانيه عدا على يدي الضرر الواقع من اللعاب ليس موجودا في غيره ثالثا تعريف من الولوغ انه خاص باللسان ما هو ما قالوا احسن طهارت بدني بدليل جواز اغتنائه ولا ينفك أمر المقتنع عن ملامسة بدني إبن نقول وبدن الكلب طاهر على الراجح لما أجاز الشرع اغتنائه وتعليمه والصيب ولا ينفك الأمر عن ملامسته ثانياً قصره الحكم على الولوغ بقوله إذا ولغ أخرج ما سوى الولوغ وإدخال الكلب رجله أو شيئا من بدنه لا يسمى ولوغا ثالثا لأن المعنى الموجود في الولوغ ليس موجودا في سائر البدن رابعا مفهوم الشرط حج عند الأصليين وفيه قصر الحكم يعني على الولوغ خامسا أن الأصل في الماء الطهارة فلا ينتقل أو فلا ينقل عنها إلا بناقل صحيح سادسا وحد الشافعي أن نجس بقلتين غير معلوم شرعا يعني تحديد النجاسة بقلتين هذا غير معلوم ولا جز ربط الشرع بمجهول سادسا أن العبرة في سابعا أن العبرة في نجاسة الماء إنما بالغلبة لقوله الماء طهور فلا ينجس الماء إلا بما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه نأتي للمسألة الثانية قلت وأما تفريق الشافعي بين الماء وسائر المائعات فجوابنا عليه قوله إذا شرب في رواية الحديث والشرب يشمل ماذا الماء وغيره فهمت؟ الشافعي قال المائعات تهرق بلغت ما بلغت أما الماء فيهرق إذا كان دون القلتين وإذا كان فوق القلتين فلا يهرق يبقى الشافعي فرق بين ماذا وماذا بين المائعات والماء نحن نقول هذا التفريق غير صحيح طب ليه غير صحيح لأن في رواية الحديث قال إذا, إيه؟ إذا شرب والشرب يشمل المائعات أو لجميعها بدليل قول الله تعالى وأنهار من خمر لزة لمن للشاربين ثانيا قوله إذا ولغا والولوغ لغة يكون فين في المائعات جميعها ثالثا قوله في الإناء إذا ولغ الكلب في الإناء فقوله الإناء عموم الإناء فيشمل كل إيه؟ كل إناء فيه مائع من ماء أو غيره إذا الدلالة اللفظية لشربة الدلالة اللغوية لولغة الدلالة اللغوية للإيه؟ للإناء والدلالة الأصولية هو العموم قلت رابعا قوله فل والإراقة تكون لجميع المائعات لأن الإراقة في اللغة بمعنى الصب يبدي دلالة لغوية من قوله ماذا فليرخي الأربع دلالات هنا دلالات لغوية لذلك يا طالب العلم انتبه إلى هذا العلم وهو علم الدلالات فإنه علم مهم من نسبة العلم دائما قف عند اللفظ ووجه الدلال منه سأضرب لك مثالا على مسألة الدلال اللفظي، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا حزفت الماء فاغتسل. لما نيجي لقوله حزفت، الدلال اللغوية له والدلالة اللغوية منه لغوية منه أن الحسف لا ليس إلا الرمي. الحسف هو له الرمي والرمي المني لا يكون إلا به بشهوة. يبقى من نزل منه المني بغير شهوة لا يجب عليه الغس كمن نزل منه المني للبرد ومن نزل منه المني للمرض ومن نزل منه المني بغير إيه لكن لابد من الشهوة لأن الحديث قال إذا إيه حزفت إذا حزف وهنا قال إذا ولغ يبقى لابد أن لا يحصل يكون ماذا ولوغا والولوغ يكون فين في المائعات والشرب يكون للمائعات والإراقة تكون في المائعات والإناء يحمل المائعات وهذه أربع دلالات من الحديث على شمول جميع المائعات من غير تخصيص الماء خامسا ولأن المائع في أصله هو ماذا ها هو ماء لما نيجي مثلا إلى تركيب اللبن اللبن يحتوي على كم في المئة مية ها؟ 83% مية لذلك بيعرفوا الغش منين عن طريق خياس كسافة اللي الماء أصلا بالكسافة اللي بتوضع فين في اللبن تمام فلم بتجي الكسافة بتعطي درجة معينة أقول لك لا هذا اللبن عليه مية واضح يبقى إذن المائع نفسه هو إيه هو ماء فلما نفرق بين الماء والمائع والمائع يعني العصير اللي بتشربه اصله ايه اصله مية صحيح دا يدوبة كلون وريحة وخلاص لكن هو في الاصل ميت والناس مقتنع انها بتشرب منجة وخلاص <تصفيق> يبقى اذا هذه خمسة وجوه على اني قوله الاناء يشمل ايه جميع المائعات على ان قوله فليرقه المائعات قوله شرب المائعات قوله ولغ المائعات طب إشكال ودفع شوي. فإن قيل بأن شرب في الإطلاق اللغوي يعني الماء لما أقول لك أعطيني أشرب هتجيب لي إيه؟ ها مية صح يبقى إذن الإطلاق اللغوي لكلمة شرب يعني الماء فمن هنا خص الشافعي الماء بالحكم دون غيره اعتبارا بالإطلاق للغو طب من يجيبنا على هذا الإشكال ولكن ترى لو أجاب من وجوه سلاسة يكون أفضل من وجوه سلاسة يلا يا محمود صحيح إن كان أب في الإطلاق اللغوي هو شرب الماء لكن لا يمنع ماذا أن يدخل غيره فين؟ في الحكم لا لا لا سأتكلم على الإطلاق اللغة لكلمة شريبة أنت قلتني لا ينفي أن يطلق هذا المسمى على غيره فإما أن شريبة يعني المائعات وإما أن تلحق المائعات بالماء باعتبار ماذا أن الكل يسمى شربا نعم لا إن أشكلوا بقولي شربه، ها؟ إيه هنأتي لإني الرواية الأخرى ولغة والولوغ يشمل ما به الماء طيب سادسا إيه العراق طيب نقول جوابا الأول وكون شرب في الإطلاق اللغوي تطلق على الماء لكن لا تنفي شمول غير الماء كما في الحديث اشرب أباهر وكان يشرب اللبن ثانيا فإن لم يشمل المعنى فإن لم يشمل المائعات بالمعنى اللغوي للشر شمله بالقياس لأن أصل المائع هو ماء ثالثا ومعنى الولوغ والإراقة يشمل الجميع رابعا وإنما أطلق لغويا الشرب يعني على الماء للغلبة للغلبة طيب نأتي للمسألة الكم الرابعة عشر طيب وجوب إراقة الماء وقد اتفقوا على وجوب إراقة الماء لقوله فليرقه نعم ما هبني عليها مسألة لست تائيا ضائع أنا هبني عليها مسألة فكلا بد من ماذا من التقعيب حتى تكون القاعدة عند الطالب من وجوب الإراقة لقوله فليرقه وهذا أمع لعطفه واجبات أخرى على الإراقة من الغسل والتتريب وسالسا لنجاسته ورابعا لأن صبه تعلقت به أحكام شرعية وهي غسل الإناء فلا بد من إراقته حتى أغسل الإناء إذا عندي أربعة وجوه على وجوب إراقة هذا الماء طيب قلت واختلفوا بعد هل الإراقة على الفورية أم أنها على التراخي نعم إيه جوابنا عنها لا لا لسه لسه لسه انتصرت انتصر أنا عارف لي أنا عجلي. الفورية أم أنها على التراخي وقد قال الشافعية بأن الأمر هنا ليس على الفورية إنما يريخ الماء ويغسل الإناء إذا احتاج لذلك يعني ابنه لم يحتاج للإناء الآن ممكن يتركه ويغسله بعد يوم بعد يومين لكن الجمهور أهل العلم قال وجوب الفورية. قلت وهذا هو الراجح للأدلة الآتية. الأول أن الأصل في الأوامر الفورية وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب لما تأخر الصحابة عن تنفيذ أمره. ثانيا قوله فليرخ الفاء تفيد السرعة والتعقيب بما يدل على الفورية ثلاثة قوله فليغسله فأوجب فأوجب بعد الإراقة فورا آخر وهو فورية الغسل بما يدل على فورية الإيه؟ الإراقة رابعا لأصل شرعي وهو المبادرة إلى الخيرات ودفع الشر والفساد خامسا إن الأمر بالإراقة والغسل والتتريب ليس يتعلق بالاستعمال يعني إيه هم قالوا لا يغسل ولا يترب ولا يريخ الماء إلا إذا احتاج إلىه ذلك عشان يستعمل الدناء احنا بيقول ما فيش علاقة بين الاستعمال وبين وجوب تطهير النجسات لان الاصل مبادرة الى تطهير النجسات يعني لو واحد سوبه تنجس وهو مش هيستعمله ممكن يتركه نجسا ولا يبادر الى الى تطهير الظاهر النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر الى ماذا الى تطهير النجسات المسألة الخامسة عشر تعدد الولوغ يعني ايه تعدد الولوغ بمعنى اذا ولغ في الاناء اكثر من كلب او اذا ولغ فيه الكلب ثم عاد فولغ فيه مرة إيه؟ اخرى هل تتعدد الغسلات بعدد الولغات ام لا تتعدد قلت وقال الشافعية لتعدد الغسلات بتعدد الولغات اعتبارا بظاهر الحديث فقالوا إذا ولغ فيه الكلب يعني الواحد المفرد فيغسل سبع مرات وهكذا. يبقى الشافعي قالوا بتعدد الوالغاد بتعدد الغسلات. تعدد الغسلات. طيب. قلت أما مذهب الجمهور بأن هذا ليس بلازم. وإنما تكفي سبع غسلات وتتريبة. مهما تعددت الولغات طيب هذا سؤال زكاء من يعطيني فيه خمسة أجوبة عشان نختم الساعة كم الآن السامنة إلى عشر إلا ثلث كم باقي على المغرب ها؟ آه. طيب خلاص نخلص المسائل الفقهية ونترك باب الفوائد العم إلى بعد ليه إلى ما بعد المغرب لإن وقفت على حوالي عشرين فائدة من هذا الحديث. من يعطيني خمسة وجوب يا عم، هاه؟ قول يا عم، إيه؟ قوله الكلب يعني جنس الكلب، فيعم. فعلا إن إحنا عارفين المفرد لما يدخل عليه ألف ولام يفيد العموم. يبقى إذاً إذا ولغ فيه الكلب يعني الواحد والآخر والآخر والآخر جيد اثنين نعم طبعاً إنه في سبع غسلات وسبع غسلات وسبع غسلات مشقة وهذه المشقة منتفاة في الشهر ماشي ثلاث لا هذا موجه مه قول يا زياد هذا أيضا جيد لأن احنا عندنا أصل شرعي وهو الأصل عدم تعدد الأوامر وعدم تكرار الأمر فالأمر الحصل هنا الولوغ هو أمر واحد في حقيقته صحيح؟ سواء حصل من كلب واحد أو من أكثر يبقى أصل عدم التكرار نعم جاي يبقى عندنا أصل شرعي مش خياس هو الأصل أن العبادات ذات المعنى الواحد والصفة الواحدة واحدة منها تقوم مقام إيه جميعا لو دخلت المسجد أنت أصلي تيحية مسجد سنة قبليه سنة وضوء بين كل أزنين صلاة استخارة هذه كل عبادات ذات معنى إيه واحد وصفة واحدة يبقى واحدة تقوم مقام إيه جميع كما قرن في الحج جعل طوافه للحج ولايه والعمره وجعل سعيه للحج والعمره وهذه حاصله بسبع غسلات لان المعنى واحد فلا معنى لتعدد الغسلات ممكن هذا جيد فعلا جيد جدا الولو لغة فيه معنى التكرار يعني كلمة ولغة بالتحريج فيها معنى التكرار فعلا نعم والنجاح الحاصل واحد جنس واحد ممكن يا بفاطمة <تصفيق> ينفع هذا ما يصلح من مرة إلى فاطمة <تصفيق> أزاك الله خير هو في معنى طبعا لكن لا بد من إبعاد الدليل ها هنا سبب مهم جدا خلنا إن دبت نجاسة وغلظت نجاسة ما تلاقيس عليه مثلا هذه طيب أقول ولا تتعدد الغسلات بتعدد الولغاء للأدلة الآتية الأول أن قوله الكلب يشمل الواحد والجميع لما فيه من العموم اثنين أن العبادات التي هي جنس واحد يكفي عنها الفعل الواحد كما في قران الحج ثلاثة لأن المعنى واحد فلم يكن هناك معنى لتعدد الولغاء أربعة. لأن هذا تكليف ما فيه مشقة خمسة الأمر إذا دار بين التكليف وعدمه كان الأصل عدم يعني إيه لو حصل نزاع بين تكليف بشيء وعدم تكليف فنرجح عدم تكليف لأن الأصل براءة الزمن ستة ولفظة الولوغ فيها معنى التكرار إذ لا يأمن أن يكون قد ولغ أكثر من مرة سبعة ولأصل شرعي وهو الأصل طلب العبادة مرة واحدة الأصل في الأوامر عدم التكرار نعم أحسنت جيد هذا جدا سنت محمد أنت معنا ها هم محمد الكرداسي. قلت واعتبارا بالمعنى وهو الإناء وليس بعدم بعدد الوالغات لقول إذا ولغ الكلب يعني في إناء أحدكم فجعل العبرة الإناء من غير عبرة التكرار أو كذا نعم هذا بعجوي طيب نقول مسألة وهي نجاسة الماء الذي لاقته نجاسة قلت بعد الاتفاق على نجاسة لعاب الكل فاهم من هذا أن الماء إذا لاقته نجاسة فإنه يتنجس متى لم يبلغ قلتين لأن الإناء غالبا يكون دون قلتين وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة الماء وأمر بغسل الإناء وتتريب ولا يكون كذلك إلا إذا كان الماء نجسا خاصة أنه أمر بإراقته فعليه يكون الماء الذي لاقته النجاسة نجسا من غير اعتبار للغلبة هذه مسألة وهي الماء الذي لاقته نجاسة فاستدل بهذا الحديث على أن الماء متلقته نجاسة وكان دون كلتين فإنه يحمل النجاسة يحمل الخبث، بدون اعتبار لغلبة النجاسة عليه واضح بينما المذهب الراجح أن الماء لا ينجس إلا إذا غلبت النجاسة لقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء وسانيا للإجماع على أن النجاسة حاصلة إذا غلب شيء على ريحه أو لونه أو طعمه وسالسا لأنه متى لم تختلف أوصافه متى بقي على أوصافه فلم يزل مسمى الماء باقيا إيه؟ عليه صحيح متى كانت أوصافه السلاسة لم يزل مسمى الماء باقيا عليه واضح فعليه يكون طاهرا لأن الأصل في الماء ماذا الطهار رابعا ولأن من قال بنجاسة الماء القليل وجعل حد الخلتين فإنما حد القلتين غير معلوم شرعا يبقى هنا تعارضت الأدلة عند دليل بيقول أن الماء الذي ولغ فيه الكلب يتنجس من غير اعتبار لماذا لغلبة هذا الولوغ على الماء لأن غالبا الولوغ لا يغلب على الماء لأن ما الولوغ ريقه وريق لا يغلب على الإناء أبدا أما الفريق الثاني قال الماء الذي لاقته نجاس لا ينجس ليه إلا إذا غلبت النجاس عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء وآل العلم قد اتفق على أن النجاس لا تحصل إلا إذا ماذا إلا إذا غلب شيء على لونه وريحه وطعمه ثم قالوا بأن الماء ما تبقيت أوصافه يبا لم يزل مسمى الماء إيه؟ يعني إيه بقيت أوصافه يعني لا زال لونه طعمه ريحه لا زال مسمى الماء باقيا واضح فطالما مسمى الماء لم يزل باقيا عليه فهو إيه لا يتنجس واضح طيب ماذا نفعل إذن بحديث لعاب الكلب وهو حديث ظاهر الدلالة في أمن الماء يتنجس طب تفضل طب لماذا جعلت لعاب الكلب خاصة طيب تخصيص الكلب عند الجواب آخر غيره لا لا مش خيصها. طب طيب سأجيبنا عشان أني الدرس أقول أولا وأما الجواب فإنه مخصوص بلعاب الكلب كما سبق بيان الخصوصية لأن احنا قلنا في وجوه بيان الخصوصية من أن نجاسة لعاب الكلب غليظة جمع له الطاهورين أمر بغسل سبع مرات وأمر بتعفير الإناء بتتريبه فهذه الخصوصية تأبى تعميم الحكم، بمعنى أن كل ما وقع فيه نجاسة يتنجس لا بمسألة خاصة بماذا اثنين ولأن مفهوم الشرق هو قصر الحكم على المشروع فصار الحكم خاصاً بماذا؟ بلعاب الكلب ثلاثة ولأن الغلبة أمر لا يمكن ضبطه في مسألة لعاب الكلب صحيح؟ أنت أناك وتقول الماء تنجس لأنك تستطيع أن تحكم على قضية الغلبة الغلبة على اللون على الطعم على على الماء على الرائحة لكن مسألة لعاب الكلب لن تستطيع أن تحكم على قضية ليه؟ الغلبة لأنك لو جيت تحكم عليها هيحصل الضرر والفساد هتحكم على الطعم ازاي ما انت لو تزوقت وحصل ضرر وفساد يبقى مش هقدر أحكم مسألة الغلبة بفهمة ولا لا يبقى هناك بحكم بالغلبة ليه لأن هقدر أحكم عليها بمجرد ليه؟ النظر وقع في الماء بوه مجرد النظر ها أرى فعرف إذا كان البول غلب ولا لا صح باللون بالإيه بالرائحة لكن لعاب الكلب مش مشاهد رحكم على قضية الإيه الغلبة إذا من هنا خص لعاب الكلب بالحكم وعليه نقول بأن الماء الذي لاقته نجاسة هي لعاب كلب ينجس أما غيره فلا ينجس إلا إذا غلبت النجاس نعم ده في الخصوصية نعم طيب هنا طلبة العلم تنتهي مباحثنا الفقهية أو مسائلنا الفقهية حول هذا الحديث وأظنها بلغت خمس عشر مسألة وإن شاء الله تعالى بعد المغرب بإذن الله تعالى نلتقي مع فوائد الحديث العامة التي هي فقهية وغير فقهية ونلتقي مع مسألة نقول إن بقي وقت حول بعض أحكام الكلاب سريعا وإن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله نلتقي عقيب صلاة المغرب على خير وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه رحلتنا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب وله أي مسلم من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه السامن بالتراب إن شاء الله تعالى في يوم الخميس المقبل سوف تقرأون هذه الأحاديث أو سوف أجري فيها امتحانا شفهيا وذلك بنفسي قبل صلاة العصر في الساعة الرابعة وإن شاء الله تعالى مع مكافأة الحفظة منكم مكافأة عاجلة سريعة إن شاء الله في حفظ هذه الأحاديث المدرسة ولعلها يعني هذه الأحاديث تبلغ عشرة أحاديث وأكثر ويعني جاءني طبعا إلى الآن ما يسر من حفظ نفر منكم ويظهر من هذه الأوراق أنهم يقاربون الخمسين يقاربون الخمسين فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا وإن شاء الله تعالى سوف أعهد أيضا إلى أخت من الأخوات بتسميع الأحاديث للأخوات أيضا مع مكافأة عاجلة كما قلت للحفظة بإذن الله تبارك وتعالى فأمامكم أسبوع كامل تتهيأون فيه لحفظ هذه الأحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى وللسؤال فيها بإذن الله طيب نقول بلغت رحلتنا ما حديثي أو شارفت رحلتنا ما حديث أبي وريرة وعبد الله بن مغفل إلى الانتهاء ومع المبحث الأخير وهو مبحث الفوائد الفائدة الأولى يعني من هذا الحديث وهي عظمة هذا الدين وكماله ووفائه بحاجيات الإنسان وذلك من هدايته الإنسان إلى نظافة الأواني وإلى صفة هذه النظافة بما يدفع عنه الضرر هذا ديننا حقا وأين هذا في دين من مثل هذه النظافة ومن بيان صفاتها وطريقتها إنه دين عظيم يجعل الواحد منكم يقف يقف على أرض الإسلام سابتا قويا يقول ها أم قرأوا كتابيا يقول أب الإسلام لا أب لي سواه وافتحوا وافتحوا كتب كل دين أو اقرأوا في مواعز كل دين وهداياته ما تجدون شيئا من هذا على الإطلاق على الإطلاق ما تجدون مثل هذا لهداية في دين حتى لو انتسب هذا الدين إلى السماء وحقا قال رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اليوم. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الفائدة الثانية: نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته وعظم نصيحته صلى الله عليه وسلم حتى رأيته ينصح المسلم. في طهارة إنائه ويبالغ في ذلك نصحا الفائدة السالسة جواز إطلاف المال لما أمر في هذا الحديث بإهراخ الماء وليس يتعارض هذا مع نهيه شرعا عن إطلاف المال إنما الأصل الشرعي عدم جواز إتلاف المال إلا أنه يجوز حينا إتلافه إذا كانت مفسدته أكبر من مصلحته وهنا مفسدة هذا الماء أكبر من مصلحته الفائدة الرابعة عدم جواز الانتفاع بالمحرم والنجس ووجوب إراختهما وفي الحديث لما جاءه عبد الله بن مسعود بروسة حال وضوئه أو حال استنجائه قال إنها ركس وفي رواية فألقاها وقال إنها ركس الفائدة الخامسة أن السنة وحي من الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليعلم بضرر بدرر ولوغ الكلب وفساده ونجاسته إلا ماذا؟ إلا وحيا. فهذا مما يدل على أن السنة وحي من الله. الفائدة السادسة أن هذا الحديث يعد دليلا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وعلما من أعلام النبوة لما حدث بهذا الأمر المغيب الذي لم يكن ليعلم في زمانه وما علمه الناس إلا هذا الزمان وإعلامه بمثل هذه المغيبات علامة من أعلام نبوته. الفائدة السابعة: الإسلام سابق عصره. أن الإسلام دين الزمان والمكان كله، فسبق الزمان والمكان، كما رأيت. لأن الناس ما اهتدوا إلى مثل هذا يعني من معرفة ضرر لعاب الكلب إلا آخر الزمان فانظر إلى البشرية تمشي أربعة عشر قرنا كاملة حتى تبلغ ماذا الإسلام فنحن نسبق العالم بأربعة عشر قرنا لو علمنا إي والله الفائدة السامنة الفائدة السامنة من فوائد هذا الحديث أن الإسلام دين النظافة والطهارة بما أوجب هنا الغسل والتطهير والتتريب وفي الحديث الطهور شطر الإيمان فعد الطهارة والنظافة نصف الدين الفائدة التاسعة السا... وجوب تنزه الإنسان عن النجاسات وتطهيرها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيرها والتنزه عنها الفائدة العاشرة المبالغة في تطهير النجاسات لأن في هذا الحديث بالغ صلى الله عليه وسلم في طلب التطهير من قوله طهور ومن قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله سبعا ومن جمعه بين الطهورين الفائدة الحادية عشر المبادرة إلى الخيرات لقوله فليرقه فليغسله والفاء كما نعلم جميعا من حروف الترتيب والتعقيب مع السرعة وفيه المبادرة وقد قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة وقال تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم الفائدة الحادية عشر الثانية عشر الوقاية وقاية الأبدان من المرض، وقد أمر تعالى بحفظ الأبدان وجعل لها حقا، كما في الحديث إن لبدنك عليك حق، فلاجب على الإنسان أن يدفع عن بدنه كل ما يعود عليه بالضرر. ويجلب عليه المرض والفساد. الفائدة الثالثة عشر تجديد الكل الإسلام في اقتناء الكلب في عدم جواز اقتناء الكلب واجتناب مخالطته. لما أوجب غسل نجاسته سبعا الفائدة الرابعة عشر جواز الجمع بين الطهرين في تطهير النجاسات من جمعه صلى الله عليه وسلم بين الطهرين الفائدة الخامسة عشر تخصيص الإسلام الكلب ببعض الأحكام الشرعية مما لا يشارك فيها غيره من الحيوانات الفائدة الخامسة عشر يسر الإسلام السادسة يسر الإسلام وسماحته في باب تطهير النجاسات من الأمر بالغسل والتتريب ما ليس في دين تعرف تطهير اليهود النجاسات مثل هذه يكون بماذا؟ بكسرها تطهير النجاسات عند اليهود للسياب يكون بقرضها بالمقراض شوف الشدة أخذهم الله بالشدة لما شددوا على أنفسهم توبة اليهود كانت ماذا فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند فارئكم لكن انظر إلى يسر الإسلام ولغ الكلب في إناء ما نفعل اغسلوا سبعا إحداهنا بالتراب شوف اليسر واضح الفائدة السابعة عشر تخصيص الإسلام التراب والماء في إزالة نجاسة لعاب الكل وذلك لمعنى خاص في التراب لا يقوم غيره مقامه وقد ختم العلم الحديث بخاتم الصحة وخاتم الصواب على هذا لأن أثبت علميا أن هذه البويضات التي تنتقل للإناء من لعاب الكلب لا يقتلها إلا التراب وإن قتلها غيره لكن ليس بنفس نسبة ماذا التراب التراب يتخلص منها بنسبة مئة بالمئة قل قلت وسر التراب أن الميكروبات أن الميكروبات المنتقلة من لعاب الكلب إلى الإناث فهي دقيقة جدا ولذا فإنها تعلق بجدار الإناء وتلتصق به تكون على هيئة شريط لعابي سائل فلما يوضع عليها التراب تمتزج ايه بالتراب وتلتصق به لان معروف ان التراب ايضا ايه زرّاته دقيقة، فإذا غسل الإناء زالت معه زالت مع التراب. وهذه الفائدة السابعة عشر، الفائدة الثامنة عشر بناء الأحكام الشرعية على اليقين، لأنه قال إذا ولغ، وإذا شرطية تفيد التحقيق. يعني تحقق ذلك يقينا الفائدة السامنة عشر تاسعة عشر بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وفصاحته من استعماله لفظة الولوغ ولفظة الإراقة ولفظة التعفير ومن قوله فليغسله سبعا فين البلاغة هنا لفظة الولوغ فهي مختصة بماذا بالسباع والمائعات لفظة الإراق فيها معنى النجاسة والصب على وجه لا ينتفع به لفظة فليغسله سبعا قلنا سبعا إعرابها نائب عن المفعول المطلق بما تفيد أن العدد ماذا مراد مقصود ولا يجوز أن يرسله دون سبع نفظ تعفروه الدلك الشديد حتى يستطيع أن يمسح من على الجدار ماذا؟ ذلك الشريط اللعابي الذي يحمل الميكروبات هذه بلاغة الرسول عليه الصلاة الفائدة الموفية للعشرين قوله في رواية عفروه السامنة وفي رواية أولهن بالتراب إحداهن بالتراب هذا فيه دفع ما يتواهمه السامع بحسن البيان واللغة هذه هدية للخطباء منكم إذا خطبت فاختر من الألفاظ ما لا يصنع إشكالا عند من عند السامع إنما تختار من الألفاظ ماذا يحصل به البيان وما يدفع عنده توهم الإيه؟ الإشكال واضح ما الذي ورّت بعض الدعاء في مشكلات إنه استعمل ألفاظا فهم الناس على غير إيه؟ على غير وجه فنسب إليه قولا لم لم يقله شاف حصل مع بعض الدعاء الأفاضل إنه استخدم لفظا مجملا لفظا والإسلام هدانا إلى هذا شوف قال إيه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا مع معنى لو فتحت الخواميس وجدت راعنا بمعنى إيه انظرنا لكن ليست تخدم لفظة راعنا ليست تخدم لفظة انظرنا لأن لفظة راعنا إيه تحتمل راعنا من الرعون راعنا من الرعاية صحيح ولذا اليهود كانوا يلون ألسنتهم بكلمته راعنا يا رسول الله كما قال تعالى وراعنا بألسنتهم طعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين فالقرآن قال لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا دعوا هذا اللفظ المجمل المشكل واختاروا لفظا فيه ماذا بيان وحسن بيان فلما قال عفروه السامنة دفع ما يتوهمه السامع من أن التتريب تقوم مقام غسلة وإنما جعل التتريب عدة وجعل الغسلات ماذا سبعا هذه عشرون فائدة من الحديث ثم بعد ذلك نقول باب أو تحت عنوان تكميل طبعا معنا ذكر الكلب فلا يفوت ذكر الكلب مع الشعزور يا محمد إلا ماذا أن نعرج على بعض أحكامه الفائدة الأولى عدم جواز اقتناء الكل لقوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلبي صيد او ماشية اقتطع من اجري في كل يوم قراط قلت وفي رواية قرطان يلا من يدفع هذا الاشكال في رواية قال قراط وفي رواية قال قرطان كيف ندفع الاشكال يلا لا ده رواية تانية قال قراطان هي لو رواية واحدة كنت سلم رواية قراطان فيها معنى قراط ماشي لكن انت هنا دفعت رواية قراط مطلقا والجمع أولى من الرفع نسخ بقراطين بدلا من النسخ نقول بالجمع أين هذا التخصيص بالكلب الأسود إنه من اقتنى كلب أس... كلبا أسود فاقتطع قراطا لا إنما الجمع الحسن بينهما أقول إنما هذا بحسب حال الأشخاص لأما الناس ليسوا سواء من اتخذه على وجه ماذا المفاخرة والرياء والكبر وكذا ليس كمن اتخذه على باب التسلية والحب انه في ناس تحب الكلاب وتأنس بها لكن في ناس تتخذها على باب الايه من باب المفاخرة والرياء وكذا يبقى اذا قراط او قراطان يختلف بحسب حال من الشخص كما لو انفق فيه كثيرا او انفق فيه قليلا يعني ما يجي واحد يشتري كلبا بمئة بمئة وثمانين ألف جنيها كما حدث ويشتري له البتاعة دي بس تضع في رقبته بخمسة وسبعين دولارا هقيم زي مثلا الراجل اللي اللي اتخذ كلب صغير كده للتسليه في البيت عشان يأخذ بحسه فإذا نقول أفضل الجمع بدلا من النسخ وبدلا من الدفع وبدلا من الرفع نقول الجمع بأن هذا بحسب حال الأشخاص وكل وكل حديث فيه تفاوت أجر فهو بحسب حال الأشخاص مثال صلاة الجماعة مرة قال ب27 درجة ومرة قال بكم ب25 طب الله ليه اختلاف حال الأشخاص فالناس ليسوا في الجماعة سواء من صلىها أول جماعة ليس كمن صلاها الجماعة الإيه؟ الثانية ومن صلاها الجماعة الثالثة صحيح ولا لا ما كده طيب من صلاها بخشوع وتدبر وكذا ليس كمن صلاها كأي صلاة من صلى الجماعة مختارا ليس كمن صلاها مجبرا ما ممكن واحد يدخل المسجد عشان يتخلى الـ الـ الـ الـ الـ الأذن أزن هاي يعمل ايه يقول لما صلي معاهم بالمرة صحيح. يبقى إذن كل حديث فيه تفاوت أجر يرجع تفاوت الأجر إلى اختلاف حالي إيه ودي قاعدة من عند عمنا الشيخ الألبان ليه لما تكلم في الحديث إن فيها حديث تثبت عموم المغفرة بالصروات الخمس هرأيتم لو أن نهرا ببابي أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة كم خمس مرات هل يبقى من ضرني شيء قالوا لا يبقى من ضرني شيء بينما عندنا حديث آخر من صلى الصلوات الخمس تشتاء تغفر الصغائر دون الـ دون الكبائر صحيح في الشيخ الباني قال وهذا يرجع إلى اختلاف حال الـ الشخص من أداها في وقتها جماعة كذا وكذا وكذا غفرت له كل الـ زنوبه ومن تهاون فيها شيئا ما غفرت له بعض الـ زنوبه يبقى هذه أول فائدة في دفع الإشكال بين رواية قراءة وقراءتين نعم. محمد يا عمرو ايه ليه المقصود يبقى انت لو قلت المقصود عظم عظم الـ الـ الـ الفساد ونقصان الأجر يبقى انت ذهبت بمعنى قراته بمعنى قراتين إنما اللفظ مراد لابد أن يكون له معنى ايه بس هو الحديث قال من اقتنى كلبا يبقى الكلب الواحد عليه خراط او خراطان ايه بس في الكل حرام هذا ممكن من من اسبل السوق اسبله على جهة الخيلاء فهذا وقع في حرامين حرمة الاسبال وحرمة الخيلاء لكن من اسبله ليس على وجه الخيلاء فقد وقع في حرام واحد نعم القراءة مسألة يضرب للأجر العظيم أو للشيء العظيم. طيب المسألة الثانية جواز اقتناء الكلب للصيد والحراشة والحراستي والماشية والزرع. الاستثناء النبي في الرواية من اقتناء كلبا غير صيد أو ماشية وفي رواية زرع بما دل على جواز اقتناء الكلب لهذه الأسباب أو ما في معناه المسألة الثالثة جواز قتل الكلب الأسود والعقور لحديث خمس دواب يقتلن في الحل والحرم فذكر الكلب العقور وللحديث لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ولكن قال إلا العقور منها وعليه يقتل الكلب الأسود البهيم ويقتل العقور منها يعني الذي يعخر الناس المسألة الرابعة لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها والامتناع جبريل دخول بيت النبي عليه الصلاة والسلام لوجود الكلب فيه قلت وفي قوله كلب أو صورة يعني عموم الكلب سواء كان كلب حراسة أو صيد أيضا أو ماشية فلا يجوز إدخاله البيت حتى لا يتعارض النهيان لأن النقرة في سياق النفي تفيد العمومة والشمول قلت وفي الحديث شدة تحريم الصور لمنعها دخول الملائكة البيت من غير استثناء أنواع منها أو القول بأن المقصود بالصور هي المجسمة فهذا القول مردود ليه لأن قوله صورة يعم كل ليه؟ كل الصور إلا طبعا ما استثنى من صور ماذا من صور غير زواءة الأرواح كصورة الشجر صورة الماء صورة السماء واضح المسألة الخامسة نهيه صلى الله عليه وسلم عن سمن الكلب وقد صح النهي في صحيح الإمام مسلم. قلت إلا أن يحتاج إلى شرائه للصيد، فالاسم على الأخذ. المسألة السادسة، قطع الصلاة بالكلب الأسود. يعني بطلانها للحديث يقطع صلاة المصلّي ثلاث فعد منها الكلب الأسود وعلّله بأنه شيطان المسألة السابعة النهي عن افتراش عن الافتراش في الصلاة كافتراش الكلب يعني انبساط أن يفسد زراعيه كما يفعل الكلب، فهناك ناهٍ شرعي عن ذلك. المسألة الكم، ها؟ السامنة. صيد الكلب. حل صيد الكلب. لقول الله تعالى: ومعلمت من الجوارح مكلبين. تعلمونهن مما علمكم الله قلت على شرط أن يكون قد سمع عليه المسألة رقم كم طهارت كلب الماء. وهذا بإجماع المسلمين ولقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتة المسألة الحادية عشر المسألة العاشرة ذكر الكلب في القرآن والسنة وأما ذكره في القرآن فقد جاء في موضعين اثنين في قصة أهل الكهف على وجه السناء والحمد لما عده الله سبحانه وتعالى في معية الشباب المؤمن وقال سلاسة مرابعهم كلبهم وفي ذلك إشارة إلى أن شرف الصديق من الصديق وشرف الصاحب من الصاحب أرأيت إلى أبي بكر لما كانت هجرته مع النبي عليه الصلاة والسلام كانت هجرة شرف إذ يقول لصاحبه لا تحزن ولذا فعلا جاور أهل التقى والإيمان فإنما يصيبك من شرفهم أرأيت إلى الرجل يجلس مجلس أهل التقى والإيمان فتعود الملائكة لربها بالخبر وهو يعلم فيقول أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم فتقول الملائكة ولفن ولكن فلانا جاء ليه لحاجة فيقولهم القوم لا يشقى بهم جليس فغفر له بماذا بصحبته إياهم واضح قلت ثانيا وقوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تترك يلهث ذكره في موضع الزم من تشبيه أحبار بني إسرائيل به لإخراج الكلب لسانه أبدا وكذا العالم من علماء بني إسرائيل طمعه لا ينقطع أبدا في هذه الدنيا مهما أخذ ومهما أعطيه أما ذكره في السنة ففي حديثي المرأة البغي والرجل من سقاية المرأة البغي الكلب فغفر الله تعالى لها وهذا فيه عظم مغفرة الله سبحانه وتعالى وفيه أن لا يستهين المسلم بالعمل الصالح مهما كان ماذا هذا العمل دقيقا يعني أنظر هي بغي مع ذلك غفر لها بسقاية كلب، بل واحد منكم لا يستهين ولا يستنكف فعل الحسنة حتى ولو كانت إيه؟ حسنة ولو كانت إماطة الأزى عن طريق واضح ثالثا وفيه أيضا أنه في كل ذي كبد رطب أجر فتطعم الحيوان بنية واحتساب لأنها لما فعلت هذا فإن الله تعالى غفر لها وفي الحديث قال وفي كل ذي كبد رطب أجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تنسى في هذا حديث الهرة وما أدخل الله امرأة النار في هرة بما أجوعتها بهذا إن شاء تعالى ينتهي شرحنا المبارك على حديث ولوغ الكلب وننتخل إن شاء الله تعالى إلى حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأقول فإلى معترك فقهي حديثي لغوي رائع وكأن الله تعالى ينقلنا من خطوة إلى خطوة هي أكبر منها ويرفعنا من درجة إلى درجة هي أكبر منها يا طلبة العلم فتهيأوا لهذا الخير العظيم الذي يأتيكم إن شاء الله تعالى في شرح حديث عثمان رضي الله عنه وحسبنا أن الكلام كلام نبي وأن الراوي رجل من أجلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فنحن ما بين شرف النبوة وشرف الصحبة سائلا لله سبحانه وتعالى أن يكون لنا من هذا وذاك أو الحظ والنصيب وصلّي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد الازان إن شاء الله تعالى أجيب على بعض أسئلتكم ووزع عليكم جائزة اليوم بإذن الله تعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب الآن هات الكتاب يا أبا مالك. إحنا معنا سبعة مش كده في درس اليوم ومكافأت كتاب العقيدة الوسطي. طيب. فين يا ياسين خد يا ياسين يا بسم الله علي ابن فوزي فين فين علي علي ابن فوزي ها انا اخد ان صرف طب وليه صرف يا دوله تتغضى طرص ارفع واحدة اخرى يا سلام محمد ابن أبي بخير انتخذت قبل كده معلش ترك الفرصة لغيرك يا محمد ارفع ثالثة ازعى المرفوع المرفوع عبد الله بن أحمد تختبر لي كذا عبد الله خلاص هي تأثمن يلا بسم الله إن شاء الله تعالى فيه جوائز أخرى كثيرة إن شاء الله تعالى وبإذن الله أنا أريد منكم من الآن أن تتهيأوا الإمتحان إن العلة هو ما ننتهي من كتاب الوضوء إن شاء الله تبارك وتعالى تمتحنون فيه في كتاب الوضوء إن شاء الله تبارك وتعالى إن يكون انتهى لنا من من سنة عشرة حديثة أو من إثنى عشر حديثا عزرا فإن شاء الله تعالى يعني يكون تقريبا الامتحان في هذه الحديث إثنى عشر حديثا إن شاء الله تعالى الأفضل النزول للركوع باليدين للرواية وليضع يديه قبل ركبتيه وهذا أصح أما الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه فلا يثبت يعني أخو الذي يقول أنا أول مرة أحضر الدرس وجيت لأتعلم ولكن الكلام كان صعبا علي ما عرفت أكتب عشان أول مرة طيب أنا أدلك على عدة شيء. الأول أدلك كيف تكتب لأن بعضكم يتكلف يكتب كل شيء فلما تفوتوا جملة تضيع المسألة كله علي لا مش شرط اكتب أولا احرص على كتابة الآتي رأس المسألة كما نقول مثلا مسألة في وجوب التسبيع رأسي بأكتب مسألة وجوب التسبيع تسبيع يعني غسل الإناعي سبع وفيها مذهبان أكتب المذهبين يا للأقل إن أنت تكتب رأس المسألة إنك إذا كتبت رأس المسألة المسألة إيه؟ المسألة على الأقل سوف تثبت فين؟ في رأسك هذا أولا ثانيا فلا تنزعج إما كتب لأ لسبب مهم جدا لأن إن شاء الله تعالى بعد ما ينتهي الدرس بندفع لكم ماذا مذكرة هذه المذكرة فيها الدرس مكتوبا بنصين إن شاء الله تعالى الأمر الثالث هاب اللي إن أنت بتكتب طبعا غير معتاد على أسلوب الكتابة وراء اللي وراء المتكلم فلا بد أن يسقط منك كلامه كلام كثير لكن ممكن تكتب على طريقة الاختصار يعني مثلا أقول والدليل الشافعية الأول هو ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح أنت مش محتاج تكتب كل الدباقة دي ممكن تكتب البخاري بيخاه يبقى أنت كل الجملة اللي أنا قلت هذه إيه من حديث أبي هريرة شرط تكتب من حديث أبي هريرة بخاري بيخاه وبعدين شرطه أبو هريرة صح؟ وتوم كاتب اللي إيه مش شرط تكتب بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية بخاري أبو, أبو هريرة وتضع خصينة وتكتب الحديث ومن شرط تكتب الحديث كله يعني مثلاً ما تكتب جوب التسبيه لقول إذا ولغ القلب في نايح لكم فليغسله سبعاً تا ممكن تكتب فليغسله سبعاً إذا طريقة الكتابة نفسها أن تكون على شيء من الاختصار واضح؟ يبا هذه مشكلة الكتابة حلت خاصة وإن شاء الله تعالى إفوانكم عنده استوانات فيها كل الدروس وبإذن الله تبارك تعالى في كل يوم سبت اللي يحتاج استوانة حيأخذ استوانة الإسبوع الكامل الماضي كله يعني دلوقتي يوم السبت بعد غد هتأخذ استوانة فيها حديث أبي هريرة هذا الحديث كاملا ويمكن تسمع الحديث وراجعوا عن المكتوب عندك وإذا سقط شيء تستدركوا ثانيا هذه سنة في مجالس العلم لأنك أولا جديد على مجالس العلم وثانيا جديد على مجلسي أنا خاص فأنت تحتاج فترة زمنية حتى يحصل بينك وبين الدرس إيه نوع من الألفة ونوع من كذب وأنا أشكر بعض من إخوانكم كان يحضر معنا بل أنا شخصيا كنت أحذر مجالس بعض أهل العلم كنت أنام لكن أنت أدركت تكتب شيئا وعلى الأقل لم تنام فأخ... لكن أنا كنت أنام وأقوم من الدرس مرة ومرات وأنا شاب حدث صغير شيخ يقول حدث أنا عبد الله بن يوسف إيش عبد الله بن يوسف من نوما للناس دي من قيب في سيرتهم ليه؟ وبعدين يعدهن روا عنه فلان وروا عنه فلان دليل تليفون كنا نشوف كتاب تزيب التزيب ولا تقريب التزيب نعتقد إنه دليل تليفون روا عن فلان وروا عنه كل أسماء وأسماء على إيه على الحروف الأبجدية أحمد ابن فلان أحمد ابن فلان علي ابن فلان دليل تليفون جايبينه هنا ما, كنت ما كنا نفيق إلا لما الشيخ يبتدي يقوله يقول, يقول السائل نبتدي إيه؟ نفهم شويه سؤاله ما حكم مثلا كذا في الوضوء تسمية في الوضوء أشياء يقولوا تسمية في الوضوء واجبة كده كنا بنخرج من الأسئلة بعد ذلك سفرنا لغاية ما أدركنا أن هذا العلم اللي هو علم علم الرجال هذا علم قليل القدر جدا جدا وكنا نفرح جدا بهذه الترجمات ترجمات الرواة وكلام أهل العلم فيهم سقات وكذا وأسبات وإلى آخر وفلان ضعفو فلان كذا فاصبر اصبر يا أخي الكريم لأن العلم أول ما يكون يكون صعبا ثم يلبس أن يكون سهلا ونأضرب لك مثالا آخر من إخواني وأنك الآن لهم أسبوعان معنا في الدور شو بعد الأسبوعين فعلا بدأنا نرى وجوها قديدة كثيرة جدا لذلك أنا أحرص دايما إننا يعني أسأل الوجوه الجديدة لتجيب نعم ضيع الجواز يعني أنتم سبغتم بخير كثير وذلك فضل بيوتي من يشاء تمام فأقول أحرص على هذا فأجد فعلا أنه إن الطلب بفضل الله يعني على شيء من الاستيعاب والفهم والإدراك وكذا إلى آخره فإذا اصبر معنا أخ الكريم اصبر وطلب العلم يحتاج إلى صبر وإن شاء تعالى معك يعني فرصة أخرى فإن أنت ما فهمت شيئا وأنت تأتي غدا عند العصر أو قبل العصر وتجلس مع إخوانك من طلبة العلم اسأل إخوانك الخدام الذين كانوا في الدرس قل أنا ما فهمت مسألة التتريب الشيخ كان يقولين وإخوانك يعينوك على هذا لأن أصل الطريق العلم هذا أنه صحبة في, في الله والصحبة في الله يصدق علي قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فأمرونا بالمعروف وتواصل بماذا؟ بالحق وتواصل بلايه؟ بالصبر وأنا لازلت أذكر لما كنت أذهب قديما إلى مكتبة المصطفى وهذه مكتبة عامرة جدا وكانت هذه المكتبة يعني مرتاد طلبة العلم لكتابة الأبحاث فطبعا واحد كان يدخل يجد الدنيا من حوله كلها كتب فيشعر بأنه متائه وسط هؤلاء الإعلام جميعا وأسماء الكتب هذه وداخل عشان يعمل بحث فالحق يقال إن إخواننا الخدام في المكتبة كان دائما لهم عناية بأمثالنا يقول تعالى أنت تعمل بحث فيه في أنا بعمل بحث فيه حديث كذا كذا يقول لي طيب روح هذا كتاب كذا تلخيص الحبير تلقي في المكان فلان وطلع الحديث وبعضهم كان يعلمنا طريقة البحث أحيانا وبعضهم كان يعلمنا طريقة الجمع بين الروايات وبعضهم كان يدلنا على مصنفات وكتب لا نعرفها لا نعرفها ولا نعرف مصنفيها رامي أنا أذكر كنت أول بحث كنت أكتبه في حديث إذا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن فإن كان لا محاله فسلس للطعام وسلس للشراب وسلس للنفس طبعا لا مناسبة لهذا الحديث مع الإفطار الذي فأقول فطبعا بعض إخوانا هناك القدامة في المكتبة أخذ يدلني على كتب ومصنفات ما كنت أعرفها وجاء لي أحدهم من أذكر ببحث قيم جدا للإمام بن ملخ الشافعي على هذا الحديث وكان بحثا قيما جدا لدرعت أن لما كتبت البحث وعرضته على شيخ شيخ قال بداية قوية موفقا أذكر أن يوم كان عمر مبنى السامنة عشر والتسعة عشر يعني. لا تزيد المهم يعني إخوانك الخدام معك بالمجلس ارجع إليهم في المسألة أنا ما فهمت هذه ما فهمت ال... وإن شاء الله تبارك وتعالى أنا أعد من جهتي بأن أقرب المعلومة ما استطعت إلى ذلك سبيلا ولكن هناك مشكلة أنك جئتنا في حديث يولوغ الكل وهذا الحديث يعني كما قلت كما سمعتم الآن هو حديث فيه بحث وبحث قوي فلذا كان الدرس ماذا سخيلا عليك بعض الشيء لكن إن شاء الله تعالى تكون معنا في حديث عثمان وبإذن الله إن شاء الله تعالى يكون سهلا عليك فلازلت أقول اصبر يا طالب العلم الاستوانات الموجودة فيها كل شيء إن شاء الله تعالى بإذن الله وقد أعدها إخوانكم جزاهم الله خيرا والله المستعان مهنة تدريب الكلاب للحراسة لا أرى بأسا لأنه إذا جاهز إذا أن, أن يتخذ الكلب للحراسة فإنه يجوز أن يقوم الرجل بتدريبه على ماذا؟ على الحراسة كما في كليات الشرق ونحوها وفعلا وضح أن بتؤدي مهمة كبيرة جدا في القبض على من؟ على المجرمين وحراسة المباني ولهذا أزن الإسلام بها لعظم المصطحة في ذلك يريد أخ لا ما أحب أن يتزوج من هذه الأسرة لوجود اختلاف في المنهك وهذا سيؤدي في المستقبل البعيد إلى مشكلات هذا سؤال جيد وقز الله لأخي يعني هذا السناء الحسن الذي قدم به بين يدي سؤاله يقول ما الحكم إذا مسَلُ عاب الكلب يد الإنسان هل يغسله سبع إحداها لنا بالتراب؟ الجواب لا. ما يلزمه أن يغسله سبع إحداها لنا بالتراب؟ لماذا؟ لأن النجاسة خاصة بالأواني كما سبق نفله إن شاء الله تعالى. إخواني بالنسبة لمسألة اللحم المستورد فقد أجبت عنها قبل ذلك جوابا شافيا كافيا في فتوى مسجلة لمدة نصف ساعة واستوعبت فيها يعني كل الأذلة وكل كلام القائلين بالمنع والجواز وكذا فارجوا إليها ولعل إن شاء الله تعالى بإذن الله تبارك وتعالى أكلمكم في هذه المسألة على نحو من التفصيل بإذن الله والله المستعان. يقول كثيرا ما أضرب أخي لأنه لا يسمع الكلام وله صحبة سوء يا أخوك إذا بلغ سن المعينة بيكون يصعب عليه أن يكون الضرب وسيلة التأديل وأنا ما أحب أن نتعجل في مسألة الضرب ونجعله وسيلة التأديل شوف الإسلام عليه فاعظوهن ووهجروهن وبعدين في الآخر عليه واضربوهن فجعل الضرب هي الوسيلة الأخيرة وأنا أعمل بالتدريس وأدلكم من خلال خبرتي في العمل بالتدريس فعلا ما وجدت الطلبة ينزجرون بالضرب بل أقول لكم من المدرس الذي يدخل الفصل غالبا بعصا غليظة هذه يبغض ولا يحترم من الجهة الثانية ولا يحقق مقصوده أبدا لأن الأولاد في سن معينة خاصة في سن ما بين الثانية عشر وخمسة عشر الطفل وتولد عنده عندي شديد فأنا أقول يعني شوف هناك بيت شعر دائما للمتنبي أنا أتمثل به يقول يا مالك أن العباد ببأسه لو شئت لملكت القلوب أنت تستطيع أن تملك الناس من قلوبهم صدقني وهذا خير من أن تملك الناس من رقابهم وهذا خير من أن تملك الناس من رقابهم فاملك الناس من قلوبهم وأضرب لك مثالا الحجاج ملك الناس من رقابهم فأمنت الأمة والدولة ولكن بغضوه وعمر بن عبد العزيز ملك الناس من قلوبهم فأمنت الدولة وأحبوه فكن عمر ولا تكن حجاجا وأنا أرى أن تحتوي أخاك هذا بأن تحببه فيك وفي المسجد وفي صحبة الخير لأنه لا يجد أمامه إلا هذه الصحبة خاصة أن هذه الصحبة تزين له الشر وتجمله له وأنت لا تتعامل معه بمنطق الحوار والكلام فهو لا يسمع إلا من جهة واحدة يخسيبك ده أنت صغير انتهت تاخذ الدنيا كلها جد عيش لك يومين ولا حاجة وبعدين بعد كده مش عارف إيه لأخير. يعني هو أخوك ده كان اعتدت العمر ما كان في يوم من الأيام كذا وكذا وكذا وكذا شوف منطق ولا مش منطق ده منطق ومنطق قوي جدا كمان منطق ومنطق قوي جدا وأنا أقول لك أنا أدلك عن تجربة فعلا فأنت بإمكانك أن تحتويه يعني كان عندي في بعض الفصل أحيانا أولاد كده معروفون يعني مش حقول بالإجرام لا ولا حقول بالشر والفساد ما عرفون بنهم أطفال ولا حقول شياطين كما يقال يعني ولا حقول أشقياء كما يقال إن هذه اللفظة لا تنبغي أو هذا إنما أقول ولد لعوب حرك شوي واضح فطبعا يعني مثل هذا لما يضرب أنت لا تعتقد أن الضرب هو اللي حيوصلك لليه للمقصود لإن أحيانا ما بتفرق معه ومذهبه علقت فوت ولا حد إيه ولا حد موت إنما تعالى خذ تعال أنت سكتر بضعف الفصل أنت عيني على هذا المكان أنت مكاني أنت كذا خلاص إذا أمنت شره وأمنت شر الفصل الدنيا كلها صحيح لأن هذا هو كبيره وانتهى الموضوع تحتوي وانتهى الموضوع فأنت حاول تحتويه ممكن تحتويه بالهدية بالكلمة الطيبة كبر وحسسه بأنه صار رجلا وليس من الشيء فعلا نحن أقول ما أنت الآن صرت رجلا والرجل لا يفعل هذا الولد يكسف على نفسه يعني لما يجي يعمل شيء معين أقوله أنت صرت رجلا والرجل لا يفعل هذا ولا أعملك على أن اقتف كفاية دي كفاية دي يعني عارف كلمة يا رجالة دي مثلا واحد أقولها هناك الولد بيشعر به لأنه صار كبيرا فبيبتدي يتصرف على مستوى على مستوى الكلمة فيعني أنا أرى أن الضرب ليست الوسيلة الفعالة لتأديب الطفل إنما خص في غيره من حاول أن أنت مصاحبة هذا الولد إن شاء الله تعالى ونسأل الله أن يهديه وعليك بالدعاء ولن تجد حيلة أبدا تفلح مع الأولاد وتربية الأولاد وكذا غيرا من, من الدعاء والله هذه الوسيلة التي تظهر إسبال السياب محرم طبعا على عمومه لقوله من جر سوبه خيلاء لا ينظر الله إليه لا بأس بقراءة القرآن من غير تجويد فالصحابة كانوا يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام تلى الآية على المنبر كذا وكذا يعني من غير تجويد سجود التلاوة الراجح فيه أنه ليس فيه تكبير وللرسالة في هذا ذكرت فيها أدلة القائلين بسجود التلاوة وهي ستة أدلة والراجح عدم مشروعية هذا التكبير لعدم وجود يعني دليل فيه والله المستعان. معلش ليش بالنسبة لهذه المسألة؟ إن وراء الأكمه ما وراءه، وهناك سر أنت لا تعلمه. فإخوانك الذين يقومون يعني على خدمة المسجد وعلى يعني خدمة الحضور، إن شاء الله تعالى هم مدربون على هذا خير تدريب وهم يعلمون ما لا تعلم. فدعهم في شغلهم فهم يعلمون ما لا ما لا نعلم. واضح. وكما قلت لك إن أراء الأكمة ما وراءها هل يجوز أن تقوم زوجتي بخلع النقاب أمام أخي إذا كنا نأكل ونشرب لا يا أخي الحم الموت الحم الموت بارك الله فيك فأقول إن مثل هذه الخلطة لا تجوز شرعا ولا جوز أن تخلع نقابها أمام أخيك وخاصة إن تساهل النسوة مع القريب يفتح أبواب شر تجد تشوف وراودته التي هو في بيتها لماذا قال وراودته التي هو في بيتها مالش وراودته امرأة العزيز استخدم هذا اللفظ ليه يشير بذلك إلى إشارة إلى أن هذه المخالطة تفتح باب الايه؟ باب الشر لأن المرأة تنبسط مع القريب ما لا تنبسط مع البعيد فإنها تستحي من البعيد ولذا لما قيل له أفرأيت الحم أخذ الزوج أو الحم وهذا الضبط صحيح له قال الموت قال الايه الموت فلا يجوز لها أن تخلع النقاب أمام أخيك و هذا خير للرجال وللنساء معا لأسباب أخرى النفس تميل إلى المقارنة يا يعني أضرب مثالا حديث فاطمة بنت أبي بن سلول تقول فرفعت طرف الخباء فلما نظرت إلى زوجها وجدته دون الرجال ماذا هيبة ومكانة وشرفا وكذا فذهبت تقول لا أطيق العيش معه فالمرأة تذهب تقارن بين زوجة وبين ماذا خاصة لبعض الرجال هداهم الله ولا أقصد أخاك طبعا بعض الرجال بتجدوا أحيانا إيه؟ يستظرف يعني روح المصالح الحكومية أحيانا أدخل المصالح الحكومية تلاقي الموظف كده وغيرت بالك يتحول الأنسان ظريف وتجد جالس في تمام الأناقة لكن أول ما لوح بيته بيدخل يعني سريره ينام وفي فمه بقايا الطعام لكن هو نازل العمل الصبح القرفط الصفرة وخذ بالك والبارفان مش عارف الايه الى اخره لما نفتح على انفسنا باب الفتنة هي لما تتعامل مع اكثر من رجل تذهب تقارن بين هذا وذاك يعني ده شوف السيدة اسماء الرسول بقولها اركبي يعني مش هتأكل امامها ولا كده بقولها اركبي بس الدابة عشان هي تحمل الايه النوى على رأسها في أيام الحر والقيس فتقول السيدة أسماء فذكرت الزبير وغيرته فلم أركب شوف مع أنه من؟ الرسول الذي الفتنة في حقي مأمونة إذ لا يفتتن به ولا يفتتن هو بماذا؟ بأحد لأن الله عصمه ومع ذلك شوف أسماء فأنا لا أنصح أن تفعل زوجتك هذا أبدا من خلع النخاب أمام أخيك فهذا يفتح بابه باب شر باب شر وتذهب النفس إلى المقارنة وللشيطان مطمع في هذا وللشيطان مطمع في هذا فإن شاء الله تعالى لا تفعل وكون البيت واحد والطعم واحد كل أنت مع زوجك حتى تقيم السنة الطيبة تطعمها وتضع اللقمة في ماذا في في امرأتك والله المستعان شعر الكلب طاهر على الراجح من أقوال أهل العلم بعدم وجود نص على نجاسته ولإذن الإسلام باقتناء الكلب واقتناؤه لا ينفك عن ملامسة شعره والله المستعان يا أخي طبعا بعض أخونا بيقول أن بعض الهررة أو القطط تحمل البراغيث والبراغيث تحمل الأمراض يعني يقصد أن هذا خلاف ما قلته أنا من أن القط لا يحمل إلا مرضا طفيلي واحدا، وهذا المرض الطفيلي يوجد في براز القط، لذا من هداية الله أن القط إذا إذا تبرز قام بماذا؟ بدفن برازه سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ ثم هذا بينما الكلب يحمل خمسين مرضا طفيلي، ولذا نهى الإسلام عن مخالطة الكلب. وأمر باشتنابه بينما قال في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات طبعا يقول أن بعض الهرة تحمل البرغيس هذا ليس أصنع إنما هذا قد يكون شيء طارئ عليها أو في بعض الأجناس والكلام الذي قلت هذا كلام علمي وبعض الباحثين في بلاد الغرب لما درسوا هذا درسوا وقاموا بدراسة على الكلاب ودرسة على القطط خرجوا بهذا البحث فلما قيل لهم عندنا في الإسلام نهى عن اقتناء الكلب وأزن في القط وقال إنا من الطوافين عليكم والطوافات تعجب الرجل وقال ما كان ليقول لبيكم هذا إلا بوحي من السماء لأن هذا الكلام ليس مصدره إلا, ماذا إلا الوحي لأنه لم يكتشف إلا أخيراً وكون العالم الغربي ينصح بعدم اقتناء الهررة أو بعدم دخولها البيت، فنحن نصدق رسولنا ولا نصدق العالم إيه الغربي؟ العالم الغربي أرسل ضم عنده أسلحة نووية، صدقناهم والما صدقناهم. طيب لماذا نصدق العالم الغربي الغربي هكذا؟ وهو كذاب، فما ينبغي أن نصدق هذا؟ والله المستعان. لحم الكلاب لا يجوز أكله شرعا لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل آآ آآ ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هل يجوز أن نقول لحافظ القرآن سيدنا؟ طبعا وما أرى مانعا أن يقال له سيدنا وهو يحفظ كتاب الله عز وجل وكتاب الله تبارك وتعالى هو سبب السيادة والشرف في الدنيا والآخرة. وأهل العلم قديما كانوا يقول بعضهم لبعض كان يحيى بن معين أو الفضيل إذا لقي أحمد كان يقول إيش حال سيدنا؟ فلا أرى بأسه. بل هذا مما يجب لأن الحديث الشرعي هذا مما مستحب. حديث الشرعي قال إن من إكرام الله إكراما من, من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير جافع. وفي الحديث إذا قلتم للمنافق يا سيد فقد أسخطتم الله إبن نقولها للمؤمن وإذا لم يكن أهل القرآن هم المؤمنون فمن المؤمنون فهذه ثلاثة أدلة على جواز أن تقول لحافظ القرآن سيدنا بنت بكر رأت أنها حبلة وكانت سعيدة جدا هذه البنت تحمل مشكلة ومشكلة كبيرة كما تسمع في التعبير الدارج العام يقول لك إيه يا أخذ أنا بطني مليانة وطالما أن الحم يعني انتفخ شديدا وكبر يبقى يوشك أن هذه المشكلة تنتهي ولذا كانت سعيدة في الرؤية يبقى إذن هي تحمل همًا عظيما طالب العمي إذا انتابه الفطور ماذا يفعل اسمه خذ مني هذه النصائح المصاحي الزهبية ويآخر ما أختم به أول شيء أقول لك زادك في هذا سير أهل العلم وتراجمه فانا حقيقة كلما يعني أصابني فطور رجعت إلى سيرة الإمام البخاري أو سيرة ابن تيمية أو سيرة الإمام أحمد أو سيرة الشيخ الألباني أو سيرة الشيخ ابن باز فيجدد لي فيجدد لي فقرأ في سير أهل العلم فعلا سوف إيه؟ يجدد لك الأمر الثاني اعلم أن الصاحب ساحب كما يقال تخذ نفسك صاحبا ذا همة عالية فإنه يقوم بك وهذه الطريق التي نحن فيها لأنها طويلة فأنت تحتاج فيها إلى الصحبة لأن الراكب شيطان والراكبان شيطانان متى كنتم ركبا وصحبة شد بعضكم ايه أزر بعض ولا أنسى في رحلتي في طلب العلم أخوين فاضلين سنين وكنا صحبة في هذه الطريقة وكانت صحبة طيبة جدا يعني أصبر أننا كنا نعود من الدرس فندخل في نقاش علمي يستمر بعد الدرس أكثر من ساعتين يعني الدرس حين نكون ساعة في مسألة عقضية مثلا كرؤية الله سبحانه وتعالى فبعد ما نخرج من الدرس نمتد ناخش خضية الرؤية بعرض الأدلة وبخلاف وحيانا مثلة بحث ومراجعة ففعلا كنا نعين أو يعين بعضنا بعضا على الطلب فاتخذ صاحبا وصديقاً الأمر الثالث خير ما تدفع به الفطور عن نفسك الذكر فالذكر مادة القلب والهمة محلها القلب ألا بذكر لا تطمئن قلوب ذلك طالب العلم يفطر لماذا؟ لأن عبادته لا تكون على مستوى الطلب فهو يمشي في الطلب بغير ماذا؟ بغير ذات لكن الزكر والعبادة هي الإيه؟ هي الزاد عامل زي إنسان بيمشي في طريق من غير ما يأكل حتما ما سيضعف في هذا الطريق ويحصل له ايه ويسقط كذلك وانت ماشي في طلب العلم اتخذ زادا من الزكر والعبادة والطاعة فهذا الزاد يجعلك تقوى في هذا يعني شوف اذا عدت الى بيتك قبل ان فنان صلي ركعتين او نم على شيء من الزكر هذا يعطيك قوة لماذا للغد ولذلك فعلا يعني يمكن من أقوى الدروس تكون عندي وأنا أحسن عن سبب في هذا هي الدروس التي تكون في أيام الاثنين والخميس فأجدها أحيانا أقوى من الدروس التي في غير أمنان فالسبب قد يرجع إلى ماذا إلى بركة الصيام على المجلس لأن أنت في طاعة وقربة وجزاء هذه الطاعة أن يرزق الله بها بها العلم تقول الله ويعلمكم ويعلمكم الله فخذ زادا من العبادة والذكر واتخذ صديقا وقرينا. وراجع وارجع إلى سير أهل العلم الكبار، لذلك شوف رب العالمين كان يقوي عزم نبيه بماذا واسكر عبدنا واسكر عبادنا فكان يقوي عزمه بسير من الأنبياء والمسلين ولذا كان يتصبر يقول رحم الله أخي موسى لقد أوزي أكثر من ذلك فإيه؟ وصبر فأنت لما تقرأ سيرة شيخ الإسلام التيمية أو سيرة الإمام البخاري أو سيرة الإمام أحمد أو تقرأ سيرة الأئمة الأكابر الشافعي وابن حنيف ومالك والسوري وغيرهم والشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمه الله فإنه يجدد لك ولذا قال الله تعالى أيضا في الصحبة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صحبة صحبة طلبة العلم وأخيرا الذكر والعبادة هذه ثلاث وصفات مجربة وأسأل الله سبحانه وتعالى نوفقنا وإياكم اعتذر أني أطلت عليكم هذا اليوم كثيرا وإن شاء الله تعالى نلتقي يوم السبت على خير غدا إن شاء الله تعالى قبت الجمعة بمسجد الدعوة بدار السلام وبعدها درس علمي في أحكام السجود ثم ينتظم مجلسنا العلمي بعد العصر في أحكام العيدين. إن شاء الله تبارك وتعالى وفي الفوائد المشتبى من حديث الإفت مع حصة في طلب العلم وأخيرا في علوم القرآن فإن شاء الله تعالى هذا كله بمسجد الدعوة إن شاء الله تعالى من صلاة الجمعة إلى العشاء بإذن الله تبارك وتعالى وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم